إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <تصفيق> إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد ثم أما بعده ابتداء أنا اعتذر لكم عن التأخير وإن شاء الله لن يتكرر هذا لكن كان السبب في ذلك الوقت كان مضغوطا وشغلنا بتصوير بعض الأشياء وهكذا يعني فبحاول الله تعالى وقوته سنبدأ هذه الدورة المكثفة في العقيدة وسنحاول بحول الله تعالى وقوته أن نجمل التوحيد آه في ثلاث جلسات ويعني فسيكون في كلام اللي هو بنقوله لكن النصوص والأشياء ستكتب بإذن الله تبارك وتعالى في ملزمة ويتبقى الملزمة في منتصف الأسبوع جاهزة للسلس الأول ثم <تصفيق> السلس وكذا بإذن الله تبارك وتعالى آه من أهم مقاصدي هذه الدورة المكثفة أن نتعلم العقيدة بصورة يعني لا سيما في قصة جزء الخاص بتوحيد الرب عز وجل أن نتعلم ذلك بصورة متكاملة حتى تتبلور في أذهاننا فنعرف من أين نبدأ وإلى أين ننتهي بصورة مرتبة منسقة وأن تترابط جزئيات الموضوع لدينا جزئيات الموضوع لدينا ذلك لأن من الأخطاء التي يقع فيها الكسيرون أو أنه تدرس العقيدة مجزأة فلا يعني تكتمل صورتها في الأزهال يعني يدرس قضية الألوهية فقط يدرس قضية أسماء الصفات فقط لكن لا تترابط الجزئيات وهذا هذا التجزيء يعني من الأخطاء أو من الـ يعني ال الأشياء اللي لها أفار في آآ يعني عدم ضبط القضايا في الزهن وعدم ضبط المتعلم وهكذا فاحنا بنحاول بحولته على قوته أن نأخذ من هذه هذا الخطأ نعالج هذا الخطأ بترتيب الجزئيات وربطها ببعضها ببعض حتى يكون الموضوع متبلورا لديه فمن الأشياء من الأخطاء أننا مثلا يعني قد تجد أخا يدرس عقيدة ويدعو إلى الله عز وجل وكذا ولو قلت له كلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة بصورة مجملة عجز عن هذا قلت له أجمل معتقد أهل السنة والجماعة يعني مبتدئا من أول الموضوع إلى نهايته وبين ذلك منتقلا من جزئيات إلى أخرى يعجز عن هذا السبب أننا يعني يعني لا يعني لا مراعي هذا في تدريس العقيدة. فنحن هذه بداية. ثم بعد ذلك يتبعها تفاصيل. نحصل على المعتقد بصورة مرتبة وبصورة متكاملة من أول إلى آخره. ثم بعد ذلك بحول الله تعالى وقوته يكون التفصيل بقى موضوع موضوع أو شيء من هذا إن شاء الله. لكن بعد هذه الدورة إن يصر الله لنا اثناءها ونسأل الله ذلك. وتمت مذكورة ما فيها لسياما للباب مكتوب لنوصله لديكم أيكم لأنه معذب النصوص والأدلة وهكذا فبحاول الله تعالى قوتي سيكون الأخ عنده أصل معتقد للسنة في هذا الباب وبصورة متكاملة إن شاء الله تعالى نسأل الله ذلك ابتلاء اليوم أحب يعني عناصر الموضوع ستكون اليوم على النحو التالي عناصر الموضوع ستكون على النحو التالي سنتكلم أولا عن أهمية التوحيد والرد على الشبهات في هذا الباب عن أهمية التوحيد والرد على الشبهات ثانيا عقيدة السلف لماذا؟ عقيدة السلف لماذا؟ فالسا أقسام التوحيد والرد على الشبهات ثالثاً رابعاً عن توحيد الروبوبيا هنتكلم عن الروبويا في العناصر التالية لأنني أرى أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه حقيقة في البحث بصورة متكاملة يعني مجزأ تجده في بحث كذا وبحث كذا لكن فسنحاول بحاول الله تعالى قوته يعني آه ربط أولا معنى معنى الروبوبية لغة واصطلاحة بعد ذلك أدلة توحيد الربوبية الأدلة النقلية نحن كل الأدلة سنراعي أن الأدلة التي سنتكلم فيها سواء كانت عقلية أو أدلة كونية أدلة كونية أو أدلة فطرة أو غير ذلك منبسقة عن الأدلة النقلية سيكون كلها منبسقة عن الأدلة مأخوزة من الكتاب والسنة في ضوء الكتاب والسنة يعني كلها في ضوء الكتاب والسنة لأنه لم يسلم لنا عند المتكلمين إلا دليل واحد ودليل تمام وسائر أدلات في هذا الباب ليس بصواب بعد كده النقطة التي بعد ذلك الفرق بين أهل السنة والمتكلمين في هذا الباب في توحيد الروبية ويرتبط بها نقطة بعدها منهج أنا أذكر لكم مبعض حتى لو خرجت كده ولا كده تذكروني للنقطة اللي بعدها كذا منهج القرآن في تقرير توحيد الربوبية بعد ذلك منج القرآن في تقرير توحيد الربوبية ماشي بعد هذا جماعة بعد منج القرآن في تقرير توحيد الربوبية علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات بعد ذلك أثر توحيد الربوبية على الإنسان بعد ذلك الانحرافات في توحيد الربوبية قديما وحديثا هذا هو ما سيدور حديثنا حوله الليل إن شاء الله يوم يعني بإذن الله تعالى بحاول الله تعالى أخواته طيب نبدأ في النقطة الأولى وهي أهمية التوحيد اعلم رعاك الله عز وجل وشرح صدرك للحق صدري وصدرك للحق وفقني الله وإياك إلى كل خير أن التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم المطالب بالنسبة للمكلفين التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم المطالب بالنسبة للمكلفين وأول ما ينبغي أن تصرف الهمم إلى تعلمه وأول ما ينبغي أن يبدأ به سالك إلى الله عز وجل وعلى ذلك انطهضت أدلة الكتاب والسنة وعلى ذلك انطهضت أدلة الكتاب والسنة ولذلك كانت أهمية التوحيد لما يلي أولا أن التوحيد هو حق الله الأعظم على عباده الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل التوحيد هو حق الله الأعظم على عباده الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولذلك بلت آية الحقوق العشر بهذا الحق آية الحقوق العشر الآية في سورة النساء لا تقول أبدا بقول الحق وعبثوا ولا تشركوا به شيئا فبلت بهذا الحق كذلك في حديث معاذ لما قال كنت ردة النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال لو رسول الله اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا حق الله الأعظم على عباده ومن عظم هذا الحق أو مما يدل على عظمه أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم بهم في ظهر آدم ثم أرسل الرسل لتذكرهم بهذا الميثاق لأن رحمة الله عز وجل بهم اقتضت أن لا يواخذهم بهذا الميثاق لأنه لا يولد أحد متذكرا له فواخذه عليهم وهم في ظهر آدم آدم حيث أخرج من ظهره كل نفس منفوس مخلوق إلى يوم القيامة ثم أقد عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على الأهمية القصوى لهذا الأمر على الأهمية القصوى له انظر كيف أن الله عز وجل يأخذ الميثاق على بني آدمهم في صلب أبيهم بهذا الحق كما ذكر الله عز وجل ذلك في صورة الأعراف، ولما كان الخلق يولدون، وقد نسوا هذا الميثاق، أقتلت رحمة الله عز وجل أن يرسل الرسل ليذكروهم بهذا الميثاق، فمن أطاعهم وصدقهم نفعوا الميثاق الأول والميثاق الثاني أنا لا أريد أن أفصل في هذه الأنا أكتفى سه. أنت في الأوراق تجد شيء من التفصيل، مش كل التفصيل أيضاً، ماشي؟ فأخذ الميثاق عليهم بهذا الحق، ثم أرسل الرسل ليذكروهم بهذا الحق، وفطرهم على هذا، على جبلهم، على توحيده، وعلى أن نفوسهم لا تستريح إلا في معرفة خالقها تبارك وتعالى عبادته. فجاءت الرسل لتذكر بهذا الميثاق وهذا الذي عليه مدار المؤاخذة عشان بسى الكلام واضح، مش عشان باش في كلامنا الثغرة تفهم فاما خاطئا لأن طبعا هذه جزئة من خلافاتنا مع الجماعات التكفيرية أنهم يستدلون بالميثاق بعد وجوب هذا الحق وأنه كافي في إقامة الحجة وهذا كلام يخالف القرآن والسنة والواقع المشاهد فالله عز وجل أخذ الميثاق ثم أرسل الرسل ليذكروا بهذا المثال لأنه عز وجل اقتضى اقتضى رحمته أن يؤاخذ الناس بمجرد هذا المثال لأنه لا يولد أحد ناسي الله فانظر فأخذ عليهم المثال ثم أرسل رسل ليذكروهم فمن صدق الرسل وما أقول لك خلاصة كلام الصحابة رضا عليهم في تفسير المثال فمن صدق الرسل نفعه المثال الأول والمثال الثاني ومن كذبهم لم ينفعه الميثاق الأول ولا الميثاق الثاني، لكن مدار المؤخذة كانت على ميثاق الرسل عليه وسلم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن الشاهد في هذا فيما يخص موضوعنا أن الأمر لو لم يكن من الآمية بمكان ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الناس بهم في في صلب أبي ثم أرسل الرسل به هذا يدل على عظم هذا الحق على عظم هذا الحق وعلى هميته القصوى كما ذكرت لك لو ريت ارى الصدر طبعا في مسألة الخلافات في المسألة كنين؟ نح نريد أن نأخذ نقطة نقص عشان نصل للشاطئ للشرط الآخر في المسألة كلام إن شاء الله ماشيا معه يبقى أول نقطة تدلك على ميث توحيد أن هذا إيه؟ أنه حق الله الأعظم على عباده وهذا حق المستقل لينتبه لإن دي مشكلة من الأخطاء التي يقع فيها الناس أنهم لا يفرقون بين حق الرب وحق غيره من الرسل أو الأولياء أو شيء من هذا دي مسألة خطيرة بغيت أن أن لها لا يغبق أن تعلم أن لله حقوقا لا يشارك فيه أحد لا يشارك فيه أحد كما أن للرسول حقوقا أيضا لا يشارك فيه أحد. صلى الله عليه وسلم من البشر من البشر. صلى الله عليه وسلم وأن تفرق بين حق الرب وحق الخلف حق الرب الأعظم أن يفرض بالعبادة والتوحيد هذا الحق لا يقبل الله فيه مشاركة البتة لا أقل. لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل بل إن الأنبياء ما أرسل كما أظهر في كتابات من أجل هذا الحق نجلي تقريره وما نزل الكتب إلا من أجل تقريره إلا من أجل تقرير هذا الحق ما أنزل الله كتبه وما أرسل رسلاه وما شرع علم الجهاد إلا من أجل إلا من أجل تقرير هذا الحق كمن طارت الأدلة على ذلك كما سنأتي بفصل فانتبه فهذا حق لا يقبل الله في مشاركة البتة لا من ملك مخرب ولا من نبي مرسل وانظروا إلى النصر حينما اشتركوا واعطوا هذا الحق لعيسى عليه السلام ماذا قال الله تعالى قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامة ومن في الأرض جميعا وقرر بذلك طبعا أنه وعيد سمريم من هذا عليه السلام لكن أنا أقول لك انظر إلى غضب الرب جل وعلا لا يقبل هذا لا يقبل مشاركة فيه البتة فهذا حق محض لله عز وجل هذا حق محض لله تبارك وتعالى ثانيا مما يدل أيضا على عظم التوحيد وهميته القصوى أنه زبدة رسالة الأنبياء وخلاصاتها وبه بدأوا دعوتهم هو زبدة رسالة الأنبياء هو قطب رحها دعوة الأنبياء هو الأساس هو المضار الذي المضار الذي دار والشيء الأساسي الذي دارت عليه دعوة الأنبياء جميعا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن أعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت أن أعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت فما... وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما جدت بأن النبيون من قبل لا إله إلا الله وما من نبيين إلا بدأ دعوته به أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكما قلت لك ما أرسلت الرسل إلا من أجله وبه بدأوا دعوتهم وهو أساس دعوته الذي ضارت عليه دعوة الرسل ولذلك بدأت رسالات الأنبياء متى حينما وقع الشرك في الأرض كما في تفسير سورة نوح عند المخاليح ابن عباس حينما تكلم عن الخامس الذين كانوا في أقوام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة أنهم كانوا صالحين في أقوامهم ثم ماتوا فعصموهم وأتهم الشيطان مثل لهم تماثيل صور صور المهم تطور الأمر جيلا فجيلاً فعبدوهم فأرسل الله نوح عليه السلام ليقول لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره انتبه ف هو زبدة رسالة الأنبياء خلاصتها قد رحاها علي مدار رسالتهم ثالثا التوحيد هو غاية وجود الخلق التوحيد هو غاية وجود الخلق ما خلق الله عز وجل الخلق إلا ليعبدوه الحكمة من وجودهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا قالت على ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقالت على ما أمر إلا وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذي القيمة فالله عز وجل ما خلق الخلق وما أوجدهم إلا من أجل أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا إلا من أجل توحيده تبارك وتعالى وإخلاص الدين له عز وجل أنا يعني أتكلم وأطرق لكم النصوص بدلاً مقرأة عشان الكلام كان يطول جدا لأننا متقرأنا النصوص ويروحنا نفصلها ما شابها في تلاج جلسات فأنا لك رؤوس الموضوعات مع تفصيل إجمالي لها ثم أدعو لك بعد كده القراءة في ليه؟ في المسطور والمكتوب بإذن الله عز وجل فانتبه فغاية وجود الخلق أن يعبدوا الله وأن يوحدوه عز وجل هذا يدلك على ماذا أيضا؟ على أهمية التوحيد القصوى ووجوب صرف الهم إليه ووجوب صرف الهم إليه كذلك مما يدلك على أهمية التوحيد أن القرآن كله, كله يدور حول توحيد الله بدأ به وختم به وبين دفتيه دار كله تفصيلا على التوحيد كيف هذا؟ بدأ به في صورة الفاتحة حيث قررت أنواع التوحيد الثلاثة كما سيأت تفصيل ذلك بإذن الله الكلام عن أقسام التوحيد فالحمد لله رب العالمين توحيد الروبية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوية إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوية ثم كان أول أمر في القرآن بالتوحيد في سورة البقرة يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى هذا أول أمر في القرآن وهو بتوحيد الله عز وجل وختم به في سورة الإخلاص والمعوذتين دارت دارت هذه السورة جميعها حول التوحيد وبين ذفتيه دار كله على التوحيد كما يقول المابدن القيم رحمه الله فهو إما القرآن إما إخبار عن ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أساس التوحيد وإما إخبار عن حقوق التوحيد ومكملاته الأمر بالناه لذلك حقوق التوحيد وإما إخبار عن قصص الموحدين وما عدى الله لهم والمشركين وما عاقبهم الرب به في الدنيا وما أوعدهم به في الإيه؟ من الوعيد في الآخرة فدار القرآن كله حول التوحيد يعني كما قلت لك إما أنه كما يقول ابن القيم رحمه الله إخبار شوف انظر بدأ به ختم به أول عمر في القرآن به دار كله حوله كيف هذا؟ كما أفصل لك أنه إما أنه إخبار عن ذات الله أو وأسمائه عز وجل وإما أنه إخبار عن حقوق التوحيد ومكملاته للأمر والناه للصرف العبادة لله عز وجل وإما أنه إخبار عن قصص الموحدين وما أعد الله لهم والمشركين لأنهم خلفوا التوحيد وكذلك وما عقمهم الرب به فضار الكرآن كله حول التوحيد فدار الكرآن كله حول التوحيد بعد ذلك ايضا من حقق في نقطة سبقتني في الحديث يعني في داخل مسألة الرسل دعوة الروس ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها دارت ايضا حول دعوة التوحيد مش بس الفترة المكية، حياته كلها، ظل عشر سنين يدعو إليه لا ينا... لا ينزعه في الدعوة شيء، لا ينزعه في الدعوة شيء آخر، إلى انفراد الصلاة، عشر سنوات للتوحي، ثم بعد ذلك أيضا كانت الدعوات إليه، حتى في المدينة، حتى في المدينة، حتى في الج، حتى في الج، وحديث ذات أنواع، كان فين، ما في الغزوة. ومع ذلك قال الله أكبر الناس سنن قلتم كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعلنا الان كما لهم آلهة وفي آخر حياتي وفي آخر حياتي انظر في حال موته صلى الله عليه وسلم فهو بدأ بالتوحيد وانتهى به وبين ذلك كانت دعواته طيلة 23 عاما إلى التوحيد وحقوقه ومكملاته وكان جهاده من أجلي زي في النجاة شرع من أجلي وعزت بالسيف بين هذا الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له مقصود الجهاد ماذا؟ تحقيق التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له تبارك وتعالى فانتبه في لحظات خروج روح صلى الله عليه وسلم وسكرات الموت بأبي هو أمي تحتده وألامه تشتد ومع ذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمبيائهم وصالحيهم مساجد وهذا كما تقول عليه شيء حذر ما صنعه لأسباب الشرك فانظر كيف بدأ به وانتهى به صلى الله عليه وسلم كذلك من حقق التوحيد أنا أقول بأن ترقمون يعني لأنني ممكن أنسى الترقيم نقطع بعد كده من حقق التوحيد كان له الأمن والهداية في الدنيا والآخرة من حقق التوحيد واتبعه على الوجه الأكمل كان له الأمن والاهتداء التامان في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الظلم كما تعلمون في الآية يقصد به الشرك كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر على الصحابة فبين لهم أن المقصود هنا بالظلم والشرك فقال لم تخرقوا قولة العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فانظر فمن انتفى الظلم عنده تماما من آتى بالتوحيد وانتفى الظلم عنده تماما يعني آتى بالتوحيد على وجه الأكمل وانتفى الظلم تماما الشرك الأكبر والأصغر بريء من هذا وذاك هذا له الأمن والاهتداء التامان فإن نقص من توحيده بارتكاب الشرك الأصغر نقص من أمنه واهتدائه نقص من أمنه واهتدائه فإن كان الأكبر زال أمنه واهتدائه فإذا الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة وجودهما تامي تأمين أو عدمهما مترتب على ماذا؟ على تحقيق التوحيد ومن أجل هذا يظهر لك السبب الرئيسي فيما حل بأمتنا اليوم السبب الرئيسي فيما حل بأمتنا اليوم من نقص أمنها وانتشار الخوف وتسلط العدو وكذا وكذا سبب هذا ما نقص من توحيدها لله عز وجل وهذا فيه أبلغ رد على من يزعم أن الدعوة إلى التوحيد تتعارض مع مصلحة الأمة اليوم هذا كلام في غاية البطلان ويخالف الكتاب والسنة إن الأمة لن تجد أمنا ولا اهتداء ولن تخرج من كبوتها إلا بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى حينما تحقق توحيد الله وتأتي بهذا الحق الواجب للرب عز وجل وتتطهر من كل مظاهر الشرك ساعتها سيكون أمنها كاملا تاما لا نقص فيه واهتداؤها بل وعزها وسناؤها وتمكينها كما سيأتي هذا بعد ذلك توحيد الله عز وجل ومحبته هو مقتضى إنعامه على عباده وإحسانه لهم قلنا في أول نقطة إن التوحيد هو حق الله الأعظم على عباده دي بقى مش حق الله الأعظم بس ده مقتضى إنعامه وإحسانه على العباد الله عز وجل أسبغ نعمه على العباد ظاهرا وباطنا بل وأخبرنا أنه لو أننا نعد نعمات الله فلن نحصيها وإن تعد نعمات الله فلن فلن تحصوها فانتبه وبيّن لنا أنه ما بنا من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمقتضى هذه النعم ومقتضى هذا الإحسان أن نفرده بالعبادة والتوحيد وأن نخلص الدين له يقول ابن القيم بعض نصول كتابة الحين وحين أقرأها لما فيها من معاني جميلة فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه فمن المعلوم أنه لا أحد دي معلوم إن ربنا فطر القلوب على محبة من يحسن هذا أمر فطري أن من أحسن إليك أحبابته ده هذا يعني مسألة الناس مفطورون عليها مشبولون انتبه ومن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا وبرا منه تعالى ليس هناك أحد أعظم إحسانا ولا برا من الله عز وجل بعباده فكيف بعد هذا البر والإحسان تفرط في حقه عليك عز وجل كيف كيف لا تبذل قصار جهدك في إخلاص الدين له وإفراده بالعبادة والطاعة ومحبته من كل وجه عز وجل فلا يقصر في توحيده ومحبته ولا يهون من شأن ذلك إلا أردأ القلوب أردأ القلوب هذا الله العافية وأخبث النفوس وأشدها نقصا وأبعدها عن كل خير هذا صلى الله العافية إذ كيف يتخلف العباد عن أذاء حقه تعالى وهو الذي تحبب إليهم بصنوف النعم ظاهرة وباطنة التي بها قوام أرواحهم وبدانهم، فخلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، وما في الدنيا والآخرة، ثم أهله خلق لهم ما في خلق لك هيا لك زي ما لك الكلام فتر حضر هو كلام كتير لابن القيم الخزون رائع جدا بسط لك الأرض وهيئة لك وأنزل نعمه عليك تترى تترى لا تعد ولا تحصى وهيئة لك جواها فأصبح ملائما لحياتك وأسبق عليك النعم حتى في داخلك و... وفي أنفسكم أفلا تبصرون من أجهزة متكاملة تعمل بصورة عجيبة ومدك بالإمداد بما تحتاجه من هواء وطعام ونفس وبما يحتاجه قلبك من إرسال الرسل وهذه أعظم النعم لحياة قلبك وروحك فمدك بما يحتاجه البدن من أجل حياته وأمدك بما تحتاجه الروح والقلب حياة القلوب والأرواح متوقفة عن الوحي فأنزل وحيه وأرسل رسلا فمدك بحاجات الجسد والروح معه وأيا لك هذه الحياة وصخر لك وأنزل نعمه وكفاك وقاك ثم بعد كل هذا تقصر وتفرط في حقه عليك تفرط وتقصر في حق الرب عز وجل عليك يقول ثم وفي الآخرة ما أعده في الآخرة لك لأنه غني بذاته سبحانه لا يحتاج إلى أحد والناس مفتقرون إليه فما أعده في الدنيا لك وفي الآخرة لك ثم بعد ذلك تقصر في مقتضى هذا الإحسان مقتضى هذا الإحسان لو لم تؤمر بالتوحيد ولو لم تؤمر بإفراده بالعباد ولو لم ينزل بذلك كتاب فمقتضى هذا الإحسان just vad det är. فقلت لك التوحيد مقتضى إنعام الله وإحسانه وأمدك بما تحتاجه تبارك وتعالى وأذن لك في مناجاته وأهلك أذن لك في مناجاته في كل وقت في كل وقت ان تريد فتح لك أبوابه تبارك وتعالى بل وتعامل معك بالإحسان في الحسنات والسيئات تبارك وتعالى فانظر كده حاول كده انظر في هذه النعم وطالعها وطالعها أمدك بالنعم ظاهرة وباطنة بكل حاجاتك خلق لك ما في الدنيا بل وما في الأخيرة ثم هياك لكل هذا وارسل رسله من, أجلك، من أجل سعادتك وأنزل كتبه من أجل سعادتك فتح لك أبواب مناجاتي لم تغلق دونك ولا في أي وقت مفتوحة لك الأبواب ما عليك إلا أن تقبل علي تبارك وتعالى ثم تعامل معك بالإحسان حتى في الحسنات والسيئات فإن هممت بحسنة فلم تعملها كتبت حسنة فإن عملتها تعامل معك بالكرم الوفير لأنه الشكور الذي يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل تبارك وتعالى فانظر جعلها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هممت بسيئة فلم تعملها كتبت حسنا فإن عملتها كتبت سيئة فإن تبت منها محيت فلا يهلك على الله إلا هالك انظر أليس بعد كل هذا الإحسان والبر المتتابع من الواجب عليك أن تخلص دينك له وأن تحقق توحيده تبارك وتعالى إذن فالتوحيد هو مقتضى إحسانه وبره عز وجل على عباده كذلك ولذلك بقى تعجب يعني بعد هذا بعد هذا نلام حينما ندعو الناس إلى التوحيد وإخلاص الدين لله ويقال هذا طرف عقلي أو هذا كذا أو هذا كذا حينما ندعو الخالق إلى توحيد الخالق وتعظيم الرب عز وجل أذاً لحقه؟ أ يكون هذا طرفا عقليا؟ أ يكون هذا تضييعا؟ أ يكون هذا سببا في تفريق الأمة؟ حينما تدعى إلى أن تعبد الذي خلقك وفطرك وأنعم عليك؟ ظاهرة ونعم ظاهرة وتتابع بره عليه وأحسن إليك أبعد هذا يكون هذا عمر يفرق الناس اللهم إنا نبره إليك من كل هذا انتبه إن حق الرب علينا عز وجل أن تمتلى قلوبنا محبة الله وفعظيما وخشية وتوكلا وإجلالا وأن تلج الألس بتوحيده وذكره والدعوة إليه وأن تقبل الأبدان بكلياتها عليه فلا تصرف عبادة إلا له هذا حقه تبارك وتعالى بعد ذلك التوحيد هو أعظم أسباب غفران الذنوب أعظم أسباب غفران الذنوب أعظم أسباب المغفرة توحيد الله عز وجل فلو أتى العبد بملء الأرض خطايا ثم أقبل على الله تعالى وهو لا يشرك به شيئا ثم قدم على الله لا يشرك به شيئا لا تاه بملئها مغفرة كما في الحديث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آذم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 ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله السبب السالس من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم ابن رجب يقول هو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بالذنوب ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة إلى آخر كلام ابن رجب رحمه الله إذن فالتوحيد أعظم أسباب المغفرة كذلك التوحيد هو حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين علمنا فيما مضى من خلال كلامنا أن التوحيد حق الله الأعظم على عباده وأن من أدى هذا الحق وأخلص دينه لله فقد دخل في دائرة الولاية لله فصار من أوليائه ومن حزبه المفلحين وحينئذ يتولاه الله وينصره ويؤيده ويرد عنه كيد الكائدين لأن الله يدافع عن الذين أمنوا تبارك وتعالى ويحفظ أولياءه ومعهم بمعيته الخاصة معية الرعاية والعناية والتأييد والتسديد والنصرة والكلام ولذلك كما قلت لك هو حصن الله الأعظم من دخله كان آمناً من عدوه الجن ومن عدوه الإنسي آمناً مكر عدوه سواء كان هذا العدو جنياً أو إنسياً عدوه الجني لأن من دخل التوحيد حفظ من كيد الشيطان ولذلك الوابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الأسباب التي يندفع بها السحر أو الحسد أو العين عن الإنسان قال السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليهما مدار هذه الأسباب يعني عد كذا سبب واحد اثنين ثلاثة اربعة هو عن سلط المعوذات وفي الآخر السبب العاشر وده بقى السبب الذي عليه مدار الأسباب كل يعني السبب الأساسي اللي كل الأسباب ترجع إليه ترجع إليه إيه هو بهذا السبب؟ قال وهو الجامع لذلك كل وعليه مدار الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل تجريد التوحيد يعني إيه؟ هتابلك أنت دائما في كلاب القيم؟ يقول لك حاجة اسمها تجريد التوحيد وتجريد المتابعة تجريد التوحيد ودول هما الهجرتين الهجرتان اللازمتان على كل مكلف مش عندك حاجة. كل مكلف لازم هجرتان هجرة إلى الله هجرة إلى رسوله الهجرة إلى الله بتجريد التوحيد والهجرة إلى رسوله بتجريد المتابعة ماشي واضح دول الهجرتان تلزماني كل مكلم هجرة إلى الله بتجريد التوحيد وهجرة إلى الرسول بتجريد المتابعة يعني إيه تجريد التوحيد تخلصه من كل الشائبة لله عز وجل لأنه ده حق الرب كما قلت لك تجريد المتابعة أن تكون المتابعة كاملة من كل وجه للرسول صلى الله عليه وسلم لأن كل أحد سواء النبي يوقف بنه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تجرد التوحيد ماشي. تجريداً تاماً لله وأن تجرد المتابعة تجريداً تاماً للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا و توحيد المرسل و توحيد المرسل بتجريد التوحيد و المرسل صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة تأملك تأملك أن الفاسق لن تخبرك منه في كلام ابن رحمه الله. فيقول وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيدي محركها وفاطرها وباريها. آه ترحول بالفكر في الأسباب إلى المسبب الحكيم العليم. وإن دي ما زلت حركات بيدي محركة وفاطرها إن هذه الأسباب في كل شيء إنك على قلبك بربك يا جل وعلا مش بالسبب وإن ديها هذه الأسباب كأنها كإيه كالري... ك... ك... كالرياح وغيرها بيدي من يحركها الله عز وجل أي إن شاء أعطى بها وإن شاء منع بل وإن شاء أعطى بضضيها مش بس بدونها أنت بقى فقط تأتي بالأسباب طاعة لله عز وجل ولأنه اقتضت حكمته أن يرتب المسببات على أسبابها لكن تعلق فلذلك تركك لها مخالفة للشرق خالفت الشرق اعتقادك فيها شرك هذا معنى الكلام إنما أنت تأتي بها طاعة للرب جل وعلا ثم يتعلق قلبك بمن بالله عز وجل وتكون على يقين أنه الذي يعطي ويمنع ويعطي بالسبب بدونه بضده، بعكسه بعكس السبب بضده. وموسى عليه السلام وموسى عليه السلام لما انت بركزوا معك كذلك وموسى عليه السلام لما يلقى في البحر البحر ده سبب نجاة ولا هلاك هلاك ده غرق لكن هذه إرادة الرب جل وعلا بعكسه عكس السبب يوجد والنار إحراق ولكن بعكس الرب يوقفه عن قصائصه فينجي ولما لما موسى قومه يعبر البحر ده طريق نجاة لكن بعكسه وهكذا فالرب يعطي بالسبب وبدونه وبدضه تبارك وتعالى أنت فقط تأتي بالأسباب طاعة ناخذ الأسباب من باب الطاعة ومن باب الشرع لأنه أتى بذلك واضح؟ ده على كلام القيم انك انت طرحل بقى بفكرك ماشي بالاسباب الى المسبب العزيز الحكيم العليم والعلم بالنازيه الالهات او الاسباب بمنزلة حركات الرياح وهي بادي محركه وفاطره برئه ولا ضر ولا تنفع الا باذنه الا باذنه فهو الذي يعطي العبد بها او يصرف عنه تبارك وتعالى لكن هو الذي يملك الضره والنفع وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍِّ فَلَا كَشْفَ لَوِلَّهُ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا لفضله. لِفَضْلِهِ الاخر الكلام رحمه الله كلام طول عشان ما ياخدش الواء منا ماشي يا جماعة وده بيفيدك انك انت اه كلام جميل حقيقة يقول فإذا جرد العبد اقرأه سريعا التوحيد فقد خرج من قلبي خوف ما سواه جرد التوحيد تمام فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهوى عليه من أن يخافه مع الله لأنه يخاف مع الله يبشرك شوف انظر زي الحب مع الله ما ينفعش ماشي لما الكلام وكان عدوه أهوى عليه من أن يخافه مع الله بل يفرض الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به يعني اهتمامه بالعدو سواء بقى شيطان أو غيره أو غيره نوع شغل الشغل أن يرضي الله تبارك وتعالى واشتغاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره فيرى أن إعماله وفكره في أمر عدوه وخوفه من واشتغاله به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاخر والله يتولى حفظه واتدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنا فالله يدفع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن كمل إيمانه كمل دفع الله عنه أتم دفع وإن مزج مزج له يعني مزج بنقص كان فيه نقص برضه من الدفاع في الدفاع عنه وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة ذا كلام القيم كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة ثم يقول فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه أخاف منه أخافه من كل شيء انتبه إذا إذن الحل لنا الآن في كل ما نحن فيه ونحن بصدده ماذا؟ أن نحقق التوحيد، أن نحقق التوحيد، لأنك بذلك سندخل في حصن الله. يمكرون، يرتبون هذا لامنع أن إتماما للفائدة وبيانا للمسألة أن نطلع على على أن أن نطلع على محاولاتهم أو أن نعرف خططهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لكن تعلقنا بالله وصرف همنا في طاعة الله فإنما نؤتى من تقصيرنا في حقه تبارك وتعالى انتبه وأنا أخاطبوا أناسا يعملون لهذا الدين إن شاء الله ويولغون رسالات الله الواجب علينا أن نبذل ما في وسعنا لتحقيق التوحيد بكل جزئياته وأن نحقق الطاعات لله ثم بعد ذلك لا عليك ليمكروا سيمكر الله لنا بهم عز وجل ليرتب ويدبروا سيدفع الله عنه ليفعل يفعل سيرد الله كيدهم في نحورهم وسيجعل خلافنا ندخل في دائرة الولاية التامة لله ولا تكون هذه إلا بتجريد التوحيد وتجريد المتابعة وتجريد المتابعة حتى برضو حينما لأن الكلام كان عشان بس الشيء بالشيء يذكر ابن القيم كان بيتكلم على معالجة السحر والعين انتبه إيه اللي خلى إن, إن هذه الحالات كسرة جدا إيه أصل الداء أصل الداء هو ما أقعد فيه الناس من الشركيات ومن المعاص والبدع وغير ذلك هذا كان سبب تسلط لعدويم الجنية عليه زي ما تسلط أعداؤنا من الإنس تسلط علينا أعداؤنا من الجن والمخرج والحصن الأعظم أن ندخل توحيد الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة بعد كده صلاح الكون في تحقيق التوحيد وفساده في الشرك أنا اكتبها عشان الترتيب اللي عندي ممكن يختلفوا عنها أعلم مما يزيد الأمر أهمية ويجعل تعلم التوحيد والدعوة إليه تعلم التوحيد والدعوة إليه من أوجب المهام أن صلاح الكون في تحقيق التوحيد وأن الفساد له ومحو البركة فيه. وجلب النقمة إنما يكون بسبب الشرك ولذلك كان الإفساد في الأرض أعظم مظاهره وأسبابه الشرك بالله وكان الإصلاح فيها أعظم أسبابه ومظاهر أيضاً تحقيق التوحيد وهذا السبب يهمنا جدا الآن أيضاً في وقت نسعى فيه للإصلاح ونريد أن نصلح في الأرض لا صلاحة للبشرية ولا للأمة بخاصة إلا حينما تحقق التوحيد وتخلو الأرض من الشرك هذا الذي سيتم به الصلاح والإصلاح وهذا الذي سيكون أعظم أسباب جلب البركات وضرء النقم وغير ذلك قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال العلماء لا تفسدوا فيها بالشرك والمعصية بعد إصلاحها بالتوحيد بعد إصلاحها بالتوحيد يقول ابن القيم رحمه الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره فساد الأرض في الحقيقة بشيئين أول هما أعظم هما الشرك بالله والثاني مخالفة الأمر المعصية إلى أن قال وبالجملة فالشرك والدعوات إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول إلى آخر الكلام انتبه أخا الإسلام وانظر في هذا الكلام وانزله على واقعنا اليوم يكون الذين ينادون بأن تكون كلمة الله عدو العلم وأن يكون التشريع لله وأن يوحد الناس ربهم وأن يتركوا أو يقلعوا عن المعاصي وأن تتم أسلامة الحياة حس تتوجه الحياة بكل جزئياتها حكاما ومحكمين أفرادا وجماعة أن يتوجه الجميع لله بالعبودية وطاعا ظاهرا وباطنا وفي كل أمن هذا هو الإصلاح ويظهر لك حينئذ أن أولئك الذين يريدون فصل الدين عن الدول أو الذين يفرطون في بعض شرع الله ودين أو الذين كذا أو كذا, أو كذا إنما في الحقيقة إنما في الحقيقة هم يفسدون ولا يصلحون وإن زعموا وأنهم مصلحون وإن زعَمَ وأنهم مصلحون هؤلاء الذين يخرجون علينا ويقولون إن البلد من أجل أن تثمة وحدته من أجل أن لا تحدث فتنة من أجل كذا أو كذا لابد بد أن تكون الدولة دولة عالمانية مدنية يدينوا ينفصلوا فيها عن الدولة حتى يتتعامل مع الجميع بميزان واحد هذا عين الإفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون وصدق الله عز وجل إذ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون انظر تحقيق التوحيد إخلاص الدين هو أعظم أسباب الإصلاح كما يقول ابن القيم رحمه الله والفساد في عكسه الفساد في عكسه ثم يقول ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله تأمل أحوال العالم ونظر وتأمل رأى أن كل صلاح سببه توحيد الله وطاعة رسوله وحسبك أن تعلم أن الأمة حينما حققت التوحيد لله عز وجل وأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم سادت الدنيا كلها وأعزها الله عز وجل وحينما فرضت في هذا كان نصيبها ما ترى وما تسمع وما تحيا فانتبه فيقول ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنه وبلاء وقحر وتصليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علمت الآن بما سيكون عز أمتك بتحقيق التوحيد والمتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم إذن يلزمنا من هذه اللحظة أن نشمر وأن نجتهد في أن تخلص الأمة دينها لله وأن تتوجه إليه بكل طاعة وأن يفرض عز وجل بكل حق الله وأن يتبع النبي في كل شيء وأن يحكم في أمورنا وشؤوننا كما بين لنا ربنا ذلك عز وجل ما شك معه؟ قلت فإن تعجب فعجب صنيع أقوام يدندنون صباح مساء حول إصلاح حال أمتنا ويقولون إنهم يسعون لعزاتها وهم لدعوات التوحيد مهملون وفي دراسة مسائله زاهدون بل يرمون دعاة بأشنع الطهم فهم والله بحالهم هان هذه أشبه بمن يطلب في الماء جزوة نار وأن له ذلك بل بينه وبين ما يريد بعد المشرقين أو بعد المشرقين فلن تقوم للمسلمين قائمة ولن يعودوا إلى سابق عزه ولن تخلو الأرض من الفساد ولن تعم بالصلاح إلا إذا أخلصت الأمة دينها لله وحققت التوحيد ونبذت كل ألوان الشرك والقرفات فهذا الذي أصلحها في عهد الرعيل الأول ولن يصلح آخر هذه الأمة لاصلاحها آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها كما قال إمام درج الأجرة رحمه الله النقطة بعد ذلك العز والسناء والتمكين في الأرض لا للتوحيد يبقى التوحيد هو سواب العز والسناء والتمكين بما يزيد أيضا أمر التوحيد أهمية أن نعلم أن عز الأمة وسناءها وتمكينها إنما هو في تحقيق التوحيد لله تعالى ولذلك نقول إلى كل عامل يعمل للإسلام إلى كل جماعة تريد أن تعلي كلمة الله في الأرض الطريق إلى ذلك أيها الأحبة هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى قال عز وجل وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكثنا لهم دينهم الذي ارضا لهم ولو بدل انهم من بعد خوفهم امنوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط يعبدونني لا يشركون بي آآ آآ لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك الفاسقون فانظر انظر اخي الاسلام يقول علام السعدي رحمه الله هذا من وعوده السابقه هذا الوعد من وعوده السابقه وأنا أقول لك هذا الوعد مما يقرب من مائة وعد في القرآن وعد لا وعيد فرق بين الوعد والوعيد الوعد هذا هذا الوعد من مائة وعد في القرآن لا تكون كما يقول ابن القيم رحمه الله إلا للذين حققوا الإيمان الكامل أو الواجب اللي وخرج عندنا الظالم لابسه ما يقول في القرآن من مائة وعد هذه الوعود لمن لمن حقق الإيمان الكامل أو الواجب طب لم يحقق إيمان الكامل أو الواجب داخل دائرة نزل لدائرة الصالب لنفسه ندخل في دائرة الوعيد مش الوعد انتبه انتبه عشان تبعارف سنة ربنا في التغيير ها لا سيما ونحن في هذه المرحلة عشان ننطلق بعد هذه الضالة في كل جنبات الأرض ندعو إلى إخلاص الدين لله وإلى تحقيق العبودية لله وإلى تغيير حال الأمة إلى الأصلح لأن هذا هو طريق التمكين ومن سامع حتى تكون على يقين من أمرك فلا تزعزعك الشبهات ولا تهزك الشائعات ولا يعني تؤثر في سيرك إلى الله عز وجل الادعاءات لأننا نحتاج الأخ السائر على يقين المستبصر لطريقه لا يعبى بشائعة ما دام أن الحق معه من كتاب وسنة لا يعبى بشيء من هذا لما يمضي في طريق لا يلتفت يمضي في طريقي لا يلتفت حتى نصل بإذن الله إلى نهاية الطريق بإذن الله عز وجل لا تعب، امضي في طريقي فقط قف على أرض صلبة كن على يقين بما معك من الحق بأدلته وافهم جزياته وتوكل على الله وامضي في طريقي فستصل بإذن الله وإن ميت دون ذلك فأنت بفضل الله فيك أنك سائر على الطريق يواصل من معك ومن بعدك السيرة حتى نصل إلى أو تصل الأمة إلى غاياتها بإذن الله يا عزيزي. يقول هذا من وعود الصادقة التي شو شوهد تأويلها ومخبرها يعني تحقق مش تحقق مرة أنتها لا يعني رؤيا صدق ذلك فما فولا قطع إن شاء الله ما يأتى الناس بأسبابه وشروطه ومخباره فإنه, فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها وأنه يمكن يمكن له دينه الذي ارتضى له وهو دين الإسلام الذي فاق الذي كلها ارتضاء لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم لكون غيرهم لا يدين وسائر الكفار مغلوبين ذليلين في أنفسهم وفي غيرهم مغلوبين ذليلين وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا تمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذن كثير من الكفار وكون جماعة من المسلمين قليل جدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل فعظهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها تعرف إنها نزلت متى؟ هذه لا نزلت متى؟ غازة الخندق لما كان الواحد الوحيث يؤمن أن يقضي حاجته بغير سلاحه بغير سلاحه لم يروا لسه بات لكن يروا هذا بعد لكن وعدهم الله ومن أصدق من الله قيلة لا أحد ومن أصدق من الله حديثة لا أحد فلما آتوا بالشروط والأسباب نالوا وعد الله عز وجل فانظر وإذا لم تشهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة دين الإسلام والأمن التام بحيث يعبدون الله لا يشركون به شيئا ولا خافون أحدا إلا الله فقام صدر هذه الأمة من صدر هذه الأمة الصحابة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام، وحصل الأمن التام، وتمكين التام، فهذه من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمن إلى قيام الساعة، ما ما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يصطلت عليهم الكفّة. والمناف يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويدينهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. فانظر فهذا الوعد إلى قيام الساعة. متى مات الناس بأسباب وشرطه يعبدون الله به شيئا تحقيق التوحيد تحقق لهم الوعد تحقق لهم الوعد. فهيا يا أحبه هيا نعمل. على إيجاد أسباب التمكين وشرطه حتى يأتينا وعد الله عز وجل باشي جماعة في كلام جميل شبه عبد بن وغيره فهتقرونه إن شاء الله بعد كده بقى جماعة نحن كده لحد وقت هذه الأسباب قلناها جملة في بيان أهمية التوحيد كذلك الشرك بالله مما يزيد أمر التوحيد وجوباً تعلما وتعليما ودعوةً أن الشرك بالله الذي وضد الوحي هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وأعظم الذنوب على إذا أنه زنب الذي لا يغفر الله تعالى إذا مات العبد عليه فانتبه إن الله لا يغفر الشرك بيوقف من دونه زال وهو أعظم داوي للظلم أي هو الشر وهو المهدر للنفس والمال والمبيح لا الأزيل العصمة وأكبر الكبائر وأعظمها وهو المحبط للعمل. كل هذا من سماتي هو عكس التوحيد طيب ومعلوم أن العبد إذا جهل التوحيد وقع في الشرك ولذلك ابن القيم في غسل اللهفان تكلم عن أعظم أسباب انتشار الشرك قال هو الجهل بالتوحيد من أعظم الأسباب أن تجهل التوحيد فيلزمك أن تتعلم التوحيد لتأتي به وتعلم أن ضده الشرك تتعلمه أيضا لتتجنبه من باب أعرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقير، ومن لا يعلم الشر يقع فيه، من لا يعلم من لا يعرف الخير الشر من الخير يقع فيه، فانتبه أيها الأخ الحبيب يقول ابن القيم رحمه الله، فإن قيل فما الذي أو قاع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها موات لا يملكون لا ندر ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورة قيل أوقعهم في ذلك أمور إباية أمور منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك فقل نصيبهم من ذلك ودعاهم الشيطان إلى الفتنة ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل وعصموا بقدر ما معهم من العلم عرفت عرفت سبب انتشاري هذه الجاهل جاهل بحقيقة التوحيد فماذا كانت النتيجة؟ كانوا مصلحا للشيطان ينزغ إليهم ويتلاعب بهم لماذا؟ لجاهل بما بعث بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف نظر هذا بتعلم التوحيد والدعوة إليه ومعرفة حقيقة الشرك والتحذير منه ما شوف الكلام اللي من الخير واللي من تيمية وصعب هذا الباب. طيب هذا أعتقد ما ذكرناه كافيا في أن نعلم أن التوحيد هو أعظم المهام واجلها. ولا يلعب قول اللقائل ولا شبهة لمسيري شباب. لكن هناك بعض الشبهات سريعا أن ننبه عليهم. تصور وترىها في طريقك. فأنت بغي أن تعلم كيفية الرد عليه. أول عزيز الشبهات أن البعض يقول لك كيف ندعو الناس إلى التوحيد وننشغل بدراسته وبيانه وتعلمه والأمة بفضل الله مسلمة يقولون لا إله إلا الله منذ أربعة عشر قرن من الزمان البعض يقول لك كما قلت كيف ستدعون إلى التوحيد وتعلمون الناس التوحيد وتنشغل بدراسته والأمة بفضل لا تقول لا إله إلا الله فليست بحاجة إلى هذا ناس كلها بتقول لا إله إلا الله 1400 سنة ناس بتقول لا إله إلا الله والأمة بها خلنا شبه التانية دي بعدين فأنت تعلم ناس التوحيد ما نقول لا إله إلا الله فما الحاجة إلى ذلك هذا كلام باطل وشبهة ضاحظة لو لأنه يروج لها ما تكلمنا عنها لأنها مخالفة للحق من أكثر من وجه أولا هي مخالفة لما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه انظر هذا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته قال تعالى ثم رحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فإبراهيم عليه السلام صاحب الحنيفية أول من ناظر في التوحيد عليه السلام ثم أمرنا باتباع ملته في القرآن وفي الأذكار بتقول أصبحنا على ملة إبراهيم عليه السلام ومع هذا انظر بما يدعو إبراهيم ربه كما في سورة إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجنبه وزرياته وعبادات الأصنام، ويخشى على نفسه من ذلك وأنت تقول أنك في مأمن، ولذلك يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وكذلك في سورة البقرة يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيا نفسه، ولقد اصطفينا في الدنيا والنافل الآخرة إلى من الصالحين. إذ قال لو ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم أغاد حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي سبحان الله وبنوهم من يوسف والأصباق أنبياء ورسل ما تعبدون من بعدي لم يقولوا له أمثل هذا السؤال يسأل لنا ونحن أنبياء الله ورسله يسأل لنا لا انظر وده في لحظة الموت يوصي بالتوحيد ويؤكد عليه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد وإسماعيل إله واحدة ونحن له مسلمون فانظر الأنبياء يوصي بعضهم بعضا بالتوحيد ويدعون ربهم أن يجنبهم الشر وأنت تقول لي أنك في مأمن انظر كذلك مما ورد به على زي الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على ذات الضرب مضى على ذات الضرب فانظر في لحظة وفاته بما يوصي يوصي أمتهم الآن بالتوحيد وإخلاص الدين يحزق من الشرك نعنى طلعهم اتخذوا كبوراً بين وصنعيه في مساجد وهنا في لحظة وفاته فهل يعقل أن يكون الأمر سهلاً وبسيطاً وينشغل, وينشغل به المصطفى في لحظات السكرات والموت لو لأن الأمر جلل وعظيم ما شغل بين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه اللحظات صلوات ربي وسلامه عليه كذلك كذلك ما نراه. ما نراه قبل ما نراه جزئة أخرى ثانياً أو ثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في الأم فماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان فئام قبائل أخبر بذلك ولا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حاولوا زل خلصة أمه بطوفه بالصنم تاني فالنبي أكبر بوقوع الشرك في الأمه فكيف سيتقى هذا بماذا بتعلم التوحيد كما ذكرنا لكم وبمعرفة الشرك ومخاطره ثالثا أو رابعا هذه الحالة المشاهدة التي نراها حيث تفشى الشرك بكل ألوانه في أمة الإسلام منذ قرون عديدة منذ قرون عديدة فيا شديد الطول والإنعام فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام فهذه شبهة لا وزن لها على بساط البحث العلمي ولا ينبغي أبدا أن تفت في عضدك فتؤثر في سيرك إلى الله وإلى البدء بدعوات التوحيد كذلك أخو الإسلام من الشبهات التي يسيرها البعض أنه يقول لك إن الدعوتها إلى التوحيد والانشغال بذلك والتركيز عليه سيؤدي إلى تفريق صف الأمة في وقت نحن نوحوش ما يكون إلى اتحاد الصف وجمع الكلمة ورأب الصدق إلى آخر بقى ما هناك من العبارات يعني إذا أصلها والتفاصيل بقى على نفس المرادفات إلى الصبح هتجد مرادفات كثيرة وكل واحد بقى يعالج المسألة من جامعة خد بالك وان الجماعه دول والناس السلفيين عم يتكلموا على ميه التوحيد ويتكلمون في هذه الاشياء ويدندنون حول هذا ويتحدثون فرقوا صف الامه فرقوا شملها مزقوا صفها شرزموا الاخر بقى يعني هتسمع بقى الكثير والكثير فبما ترد على هذه اولا اولا ان الفرقه او التفريق أو التفرق أو الاختلاف أمر كوني قدري أمر كوني قدري واقع لا محالة في الأم كلام ده من عندنا؟ لا مش من عندنا ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك آه في أهل الرحمة وزيدة مشاعة كونية يعني ما مشاعة كونية مشاعة كونية اللي هي متعلقة بما شاءه الله أو شاء عدوسه في هذا الكون بغض النظر عن كون الرب يحبه ذلك أو, أو يبغضه يسمى المشاكة الكونية إن شاء الله حدوثه وقوعه بغض النظر بقى عن كل شي ده يحبه الله أو لا يحبه زي زي الشيطان يكره الله زي الكفر يبغضه الله ولا أرض العبادة الكفر لكن شاءه كونا شاءه وكذلك الاختلاف والتفرق لا يحبه الله لكن شاءه كونا هتقول لي تبزأ لحكم لحكم مترتبة لأنها فعل الله كله ايه قائم على الحكمة على الحكمة الحكم زي الحكم التمييز بين الحق والباطل التمييز أهل الجنة من أهل النار إن فيها إبادات لرب اللي هي تواصلها لبهود هذا زي الجهات في سبيل الله والأمر المعروف أنها على المنكة والتدرع وإن ما فيها الباطل يبتلين الله بهم أو يستسلطون علينا فنتدرع فإنه رجع عنفسنا. فنبحث عن أخطائنا فكذا فكذا كثير كثير انتبه فانظر التفرق طبعاً دي المشاعة الكونية المشاعة الشرعية بقى المتعلقة بالمحبة والرضا بس اللي هي ما أراده الله من عباده فالمشاعة الكونية تحدث لا محالة يعني هي بمشاعة الله فمشاعة الله كان الشرعية بما أحبه مننا وقد تحدث وقد لا تحدث وهم يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر واضح؟ طيب فالتفرق والاختلاف مشيه كونيه انظر الراء ال... الذي اخذه لكم قلت لك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه مناش منكم في سياره اختلافا كثيرا وان نازلهم ستفترق على 73 فهذا أمر واقع المخرج منه ايه من المخرج الشرعي ده المطلوب منك واقع حيقع هيقع حيقع هو السلفيين اللي قالوا للخوارج أخرجوا على النصوص الشرعية وعلى الدين وأخرجوا على الصعيةbane وعلى سيدنا علي وعملوا فرقة هم اللي قالوا للشيعة والروافق المشهوا لعبد الله بن سابق وخالفه وانحرفوا انحرفوا. انحرفوا على الجهد ده هم اللي قالوا لمعطل عطلوا الصفات وانحرفوا وخرجوا هم اللي قالوا للمرجها خليفوا في الإيمان وإنه مجرد تصديق أو أي تعريف من تعريفاتكم وخليفوا أهل السنة وردوا خليفوا كتابه السنة وهم اللي قالوا ليه القدرية إنف القدر وما مجوز هذه الأمة هم اللي قالوا أهلوا الأخيري بقى بالعكس ده هم عبر التاريخ اللي ردوا على كده المنج السلف كان نظره عبر التاريخ الزب عن الإسلام والحفاظ اللي حما نسميه حراسة الدين والحفاظ على الدين نقيا إنه يبقى نقيا صافيا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والرد على كل بضعة بدءا من أول ما سيدنا ابن عباس رد على الخوارج ماشي لحد اليوم طول ما أنت ماشي بها وإسلم محمد في الرد على خبالك المعتزلة والجامية والإمام وخبالك عبد العزيز المكي والأيمة والأيمة قصة لحد الواحد وابن تيمية وابن عبد الوهاب عبر التاريخ كل ويتصدر الباطل وزبع عن الإسلام فإذا الافتراق والاختلاف أمر كوني قادري ده رقم واحد الطريق من الخلاصة فيها أنك تلتزم بما شرح الله لك وهو على مثل ما يوم أصحابه زي ما نمي في فرقة الناجية وأنه ما نعش منكم فسار اختلافا كثيرة المخرج ها ده المرض ده ليه المرض العلاج فعليكم بسنتي بسنة وهذا ما ندعو الناس إليه بفضل الله إذن المطلوب منك في وسط ذا الخلاف والتفرق أن تلزم العلاج الشرعي وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو المخرج إذا مسألة تفرق دي مسألة حديثة حديثة ماشي طيب نقطة الثانية إن من قال إن الدعوة إلى تعظيم الرب وأداء حقه هي التي تفرق كيف وهي التي جمعت الكلمة في أول الأمر ألم يكن العرب متشرزمين متقاتلين وكانوا إلى آخر ما هنالك ما الذي جمعهم ما الذي وحد صفهم أليس هو التوحيد الصحيح؟ ها؟ هو الذي صمع منه أمة هو الذي صمع إذن الدعوة إلى التوحيد وتعظيم الرب جل وعلا هي الدعوة إلى ماذا؟ إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وعكسها هو الذي سيفرق الصف إزاي كلامنا؟ لأن ده أوجب الحقوق وأعظمها وأعظم ما دعان الله إليه فحينما نتركه فقد أضعنا أعظم الواجبات في الوحي المنزل وهذا يورس البغضاء والشنآن والتفرق دليلك قال الله تعالى ويخبرنا على النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ضيعوا بعض الواجب الذي أنزلوا معه عليه النتيجة فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة إذا ما نقلبش الأمور ده إهمال دعوة التوحيد والتفريق فيها وعدم دعوة الناس إليها هو سبب تفرق الأمة بهذه الصورة ما نقلبش فيها المسألة ما نقلبش فيها مش الدعاءات الدعاءات حكاوة نازم إن قمت البراهين فده كلام باطل واضح ثالثا سال. من تدعوه إلى أن يدعو أن يوحد الله ويخلص دينه أولاه ويقضي حق الرب عليه فيخالفه لكون التفرق هذا قد أدى حق ربي عليه أو عامل بمختلط عظيم عام هذا عبد عبد صادق في عبوديته طال الله إنه العبد آبق العبد آبق أيضرك أن تعظم الله لا حول ولا قوته أيضرك أن تفرد الرب بحقه أدرك هذا على ما تعترض أنت تطالب بحق الخالق عليك على ما تعترض أمر غريب جدا يعني كما كما كنا نناقش بعض الصوفية في القديم في زمان في يوم الدعوة ونقول له سبحانه ربي يا أخي أنا أقول لك أدعو الذي خلقك. توكل عليه أقبل عليه أدي حقه لزعلك أنا مقول لك أدي حق الله اسأل ربك ادعو الله استغذ به عز وجل هذا أمر يدرك حتى تعترض وتشغب عليه حاجة عجيبة لأنني أدعوك لحق الله لا أدعوك لشيء نفسي أو لكذا أو لجماعات أبدا ندعوك أو ندعوك أو ندعو الأمة أن تعظم خالقها أن تفردها بالطاعة أن تصرف العبادات الله أن تصفه بالكمال والجلال الذي وحقه واللائق بيه عز وجل بعد آذر تعترض علامة تعترض انتبه حقائق مقلوبة معكوسة معكوسة صلى الله عليه وسلم طالع فيه فهذه شبهة ظاهرة لا ارتفت إليها شبهة ثالثة يقول لك البعض أنا مع للتوحيد وتجمع هذا الجمع وتشغل نفسك وانفسهم بتدريس التوحيد والعقيدة على سبيل المثال يعني قد يقال هذا وبيقال مثله والأمة اليوم قد تسلط عليها أعداؤها ومقدساتها قد احتلت والحرب دروس ويعدون العدتة لاستصال شأفاتها وجرحها ينزف في كل مكان الاخر برض ما هناك هتلاقي من يعني انا بديك بس ايه مثال وانت حط تحتيه كتير هتجد ايه بس وده المعنى ماشي عباره كتيره وقاعدين بقى وسايبين الناس امر في غايه الغربه والله طب تعال نروح الشوبه الثانيه دي تعالى احنا بنتكلم من شويه اقمنا الادله من الكتاب والسنة على ان التوحيد واعظم اسباب التمكين صح اسباب التمكين يبقى يا اخي تتكلم عن تصف داء تصف داء هو سمر أو هو نتيجة ترك التوحيد ثم تمنعنا من علاجه أمر عجيب وهي الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بسبب تفريطها في توحيد الرب جل وعلا لما نقص توحيدها ضاع من أمنها واهتدائها وتسلط عليها عدوها لما فقدت أو ضيعت أعظم عوامل النص كانت الهزائم هي هي النتيجة الحتمية إذن ما في الأمة اليوم ده ده نتيجة تلقائية لما وقعت فيه من شرك وفرطت فيه من توحيد فنكون نحن بهذا الذين نعالج عاداء الأمة حقا ونعمل على تحقيق النص لها ولذلك لما نجي الكلام ده نقول له طب يا عمي طب انت مهمل مهمل في المسألة وما لكش دعو بيها ماذا صنعت هل حررت المقدسات ها؟ هل حققت النصر هل طبقت الشريعة ما حصل شيء من هذا فده السبب ثم تعالى يا أخي الإسلام ده في وقت الثانية تعليق يبا إذا أنا عندي الرد الأول إن التوحيد هو السبب لإيه النصر وإن الأصابة لهما سوا إيه ده بالكلام اللي هو كلام الرسول مش كلامنا أولا من يلبسوا ولكن كلامهم طب لما يلبسوا منهم بظلم فقدوا الأمن والاهتداء ده مش كلام ده كلام الله صلت عليهم عدوهم بماذا بالشرك ومعلوم أننا أمة تنتصر بالطاعة وتهزم بالمعصية طب ما بلاك لم يبقى شرك وإذا كان معصية واحدة في أحد وغزم الجيش بسببها ومعصية ما بلاك لم يبقى شرك فانتبه فتتضربوا من قلوبة عندي أنفسكم ده سوء طب تعالى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوت حنين لما قالوا له بعض الناس كانوا حديث عهد باسلام يا رسول الله لما له المشركين يعلقون سيوفهم على شجر وقال ذات انواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ايه لا نترك لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر قليلا لما نرجع ده وقت حرب ده وقت جمع كلمه ده وقت ما ينفعش ان احنا ناين ابدا قال الله أكبر إنها السنة أو السنة قلتم كما قال ابنه إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله صحح بل أنكروا بشدة صلى الله عليه ليه؟ ده بالعكس ده ممكن وجود واحد عنده حاجة زي كده بسابل إيه؟ بسابل هزيمة إذن؟ فهذه شبهة ساقطة لا قيمة لها وسائل الشبهات بهذه الصورة نقوم بذلك فرغنا من النقطة لأولئك أرادنا الكلام عنها وندخل في النقط اللي هي ها عقيدة السلف لماذا؟ لو حجزت أنواع حجز بقى الله يفيه. لو لما قالوا جعلنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع. قال الله أكبر الناس سنن كلكم كما قال بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لو قالها ما شج معاه؟ ما شج ذكى الله خير خلاص عرفنا ان التوحيد هو اهم المهام واوجب الواجبات واول الاشياء لزومه خلاص كده ولا حد لسه عنده شك في المسألة ها ولا عندهش رد على حد في اي شبهه يطرحها برضه ما مشكلة مشكله اكتبها جهازها طب ما احنا احنا لازم ندفع طب ما بندفع ما انا قلت بندفع ما انا قلت الامر كذا كو... بندفع بايه بالشارع مره ايه مره بايه الدعوة إلى اتباع مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب لدفع الخلاف، لأن هذا لا يوحد الصف. إن إحنا نلتزم مكان عليه النبي صلى الله عليه وصحبه. ليه؟ أنا حينما أدعوكم إلى المنك بعيني شخص الفلان أو إذا معين أو ما؟ طبعا تجيب ماذا تقول برضو إذا ما تقول حلو ما؟ يعني مشان تتفق. لكن لما هو الكتاب والسنة فهم مثلا في الأمة والأشخاص يصيبون أو يخطئون إذا وافقوا ذلك أصابوا إن أخطأوا خالفوا أخطأوا خلاص أنت؟ يبقى نتكلم كده. فنحن بندفع هذا بالعلاج الشرعي بدعوة الأمة إلى الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع هذا نحن نتمع على الكتاب والسلم بفهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة ها؟ ده كلامه ساقط وباطل فيش حاجة سمش بفهم سلف الأمة هو فاهم مساله في الامه في حاجات فيه اجماعات وفي حاجات مش اجماع لكن ما نخرجش عن فاهم مساله في الامه اللي بيقول هذا الكلام ده كلام مبطل ويردد نفس كلام جماعه التكفير لأن بتقعد تكفير يقولوا هم رجال ونحن رجال خدت بالك انت ازاي ما أنا عارفه ده بحث لا يحتاج كلام كتير في الرد عليه لكن أنا مش عايز اخد وقت فده ربنا يهديه ويقبلك ده كلام انا عايز بس بسرعه انا مش هتعادل ده شباب انت جمع لي اللي بيقوله ونعمل درس كامل أو محاضرة في الرد على هذه الباطل فطبعا الكلام ده كلام باطل ليه انا بس السرعه يا جماعه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تبع رضي الله عنهم رضوا عنه ثلاث اصناف رضي الله عنهم صنفان مضى زمانهما قالوا إيه؟ وباقي صنف واحدة واتبعوهم كيف يكون يتفع بإحسان بالشياء أن تتخذهم قدوة وأن تلزم المنهج الذي كانوا عليه طريقتهم في الدين جملة وتفسير حتى العلماء لما يحصل خلاف في مسألة في يقول لك لا يجوز أن تحدث قولا خارج ما كان في الخلاف نرجح في الأقوال اللي وردت عنهم شو اجمع ده محسوم ده حجة شرعية خلاص خلاصا طيب خلاف نرجح في داخل دائرة هذا الخلاف لكن حد يجيب قول ثالث يبقى خرج عن الإجماع ليه؟ لأنه مجمعين على نقولين كده ازاي؟ النقاب واجب أو مستحب ده كلام العلماء يعني خلاف في كده ما ينفعش يجيب قول ثالث والدعادة كلامي باطل انا اكتهد ارجح انه واجب او ارجح انه مستحب لكن ما مخرجش عن هذا اخبرك معا ازاي؟ لو خرج خرجت عن طريقتين وقل يبقى سقط الختان الختال واجب أو مستحب ما ينفعش أقول ما ينفعش أو كذا أو كذا يا كده يا كده بس يعني حتى في الترجيحات لما نجي ندرس مسائل فقه أو أي مسائل نرجح في دائرة الأقوال التي وردت عن أما نجيب كل زيادة مرفوض رفضا باتا عشان نخش على موضوعنا بعد ماشا يا جماعة لا هو عايز يقول الإجماع أصلاً إجماع معدود إجماع مع حاجات ما فيها إجماع معدودة محصورة يبقى هم دول كماش يلغيهم برضو متخافش مواق درجة درجة وكده يبقى يبقى مليجة عفهمهم يعني نفهم أنا, أنا سمعت مرة في خطبة يقول أنا أتكلم عن مسألة أتكلم شوها الليلة المقصودة فيقول خذ جايب بعض النصوص ده عنك كلام الشراح على المفسرين وأخد خزاء خطفاء ما كنت أقوله لبنا هذا ع الشراح والمفسرين هسيب ابن جرير الطبري واسيب ابن كسير واسيب البغو واسيب واسيب واسيب, وأسيب, وأسيب الفطاح وأخذ دافع ما كنت أه ذا كلام فقده الغرابة ما هو لا انتظر شوي بس خلص المسألة الثانية نبدأ الغدا بعد المسألة الثانية ما شاء الله فذا كلام كذا لا تصغي لي كلام ده باطل ولا يعني زي أقول لكم إن شاء الله بإذن الله نتكلم ونكلم في اجمعوها تفصيلا ونقلم لكم مسألة تفصيلا طيب بعد كده يا جماعة عقيدة السلف لماذا؟ عرضنا التوحيد والواجب طيب أي توحيد بها؟ هتقول لي توحيد بها؟ وفي توحيد غير التوحيد بها؟ آه بس للآسف الأم وارسك كثير خدت مالك أمنا نحن بنقول ليه؟ تصفيه وتربيه ليه؟ تصفية حتى المسألة اللي بدون دل الشيخ الألباني عليها رحمة الله يقول لك لابد من التصفية والتربية لأن الأمة ورثت كثيرا أنت ورست عقائد طبعا عقيدة أهل السنة والحقق هي عقيدة الإسلام لأنه دا الأصل وفي عقائد ما مخالفة كثير عقائد الخوارد وعقائد المعتزلة والأشعارة والصوفية والشيعة والروافض وعد ما اكتتحت كل فرقة تجزئات كثيرة جدا فأي عقيدة سندرس أي عقيدة سنتبع نقول العقيدة القائمة على كتاب السنة أو العقيدة السلفية أو عقيدة السنة الجماعة أو عقيدة الحديث والأثر كل دي صفات شيء واحد هذه العقيدة التي يجب اتباعها والتي يجب تعلمها ودعوة الناس إليها قال هل عندك من أدلة توجب هذه العقيدة دون غيرها؟ وتجعله الحق دونما سواها نعم اسمع معي فالعقيدة السلفية هي الواجبة وهي لعقيدة أنا السنة والجماعة عقيدة الوحيين عقيدة الأثر هي الواجبة لما يلي وهي المطل لما يلي وهي التي يمغنت على لما يلي وهي الحق ومسوى بطل لما يلي ماشي واحد انتبع حتى انت تعرف ان احنا بفضل الله لما بنتبع هذه العقيدة وندعو الناس إليها مش اعتباطي من عادت ما فاهم موضعك راح فينه جي منين المسال تتربط لديك مش اعتباطي أو مش كلام كده لنحفظناها زي ما يزعم الزعيمون ويدعي المدعون لا والله يابدا بفضل الله ما اعتقدناها وما ندعو إليها وما نحارب عليها وما نعتقد يعني أن السلامة لا تكون إلا فيها إلا لأن الأدلة والبراهين انتهت على ذلك ماذا الحق مش كده وخلاص مش عمتباطي لا فانظر أول نقطة يا عم أن هذه العقيدة المباركة هي التي قامت على نصوص الوحي فهي الحق دون غيرها ليه بقى الكلام ده تابع معي العقيدة يم قامت على نصوص الوحيين كتابه فهي الحق دون غيرها لماذا؟, لماذا؟ أولا العقيدة يجب أن تكون يقينية جازمة وهذا لا يكون إلا قائد إذا قامت على مصدر معصوم ولا يكون المصدر معصوم إلا الوحي المصدر المعصوم ليس إلا الوحد أما العقل بلا خلاف ليس معصوما يصيب ويخطئ ومن ثم لا يصح أن يكون مصدرا مستقلا في باب العقائد لله يضر من في القيم لما بيقول ما يتكلم يقول لو كان العقل يهدي صاحبة لكان أولى الناس بهذا أعقل العقلاء صح ومع ذلك ماذا قال له ربه وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتابري ما الكتاب ولا ولا الإيمان مع أنه أعقل العقلاء صلى الله عليه وسلم تابعي في هذه النقطة إن العقائد لابد أن تكون يقينية جازمة ولا صح إذا قامت على مصدر معصوم ثانيا إن العقائد دي يعني يألفوا من في النقطة دي بأن العقيدة قضايا غيبية يؤمنون بالغيب أمور غيبية ولا طريق لعلمها إلا عن طريق الوحي. ده العقل ما يتكلم في حاجة غيبية بيه؟ مما اتفق عليه العقلاء أن الإنسان إذا تحدث في أمر ليجهله يبدأ إيه يزم ولا يمدح يزم تقول لي يا اخي ازاي تتكلم في حاجة ما تعرفهاش صح بسألها بداية طيب أمور بقى قضايا الغيب هل يتوصل إلى معرفتها عن طريق العقل يبقى لابد من الايه من الوحي هذه العقيدة بقى بفضل الله هي التي قامت على الوحيين يبقى ده اللقطة في ان الحق دونما سواه ثانيا أن العدول عن هذه العقيدة إلى غيرها إنما هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم يا قل ليه لأن الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وأعظموا شيء في الدين هو أصله وأساسه وهو العقيدة والله أخبرنا أنه أكمل الدين للنبي صلى الله عليه وسلم أصولاً وفرع عقيدة وشريعة فحينما تعدل فكان لما طارب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاه لم يبلغ إيه ماتوا بها بس الله سلام تراعفية هذا أمر في غايات الخطورة هذا أمر في غايات الخطورة ثم الذي سبته ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة بل تكن الأصل الذي دع إليه فلا يعقل أن يترك الأمة من غير أن يعلم عقيدتها وهو الذي علمها الآداب آداب التخلي آداب إثيان الزوج كما يقول ابن القيم بن تعمير رحمه الله في تفصيل هذه المسألة من المحال أن يكون علمهم هذه الآدات وتركهم بدون أن يعلمهم أنفع شيء وهو الاعتقاد والتوحيد إذن هذه العقيدة بفضل الله حينما تعدل عنها أنت بذلك تقدع نصر الله السلام والعافية كيف تكون برئة من هذا بأن تلزم هذه العقيدة المباركة واضح؟ ثالثا أن هذه العقيدة هي التي تورس أهلها أو أبلي ذي تخذ واحدة أبليها معلاش هو البحث لسه معها في المسألة ذي عايز يترتب ثالثا أن هذه عقيدة عقيدة المباركة عقيدة السلب عقيدة الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلام مش بس عقيدة الأنبياء والرسل جميعا وقد قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر إذ أن من المتفق عليه الذي لا شك فيه أن الرسل جميعا كانوا على هذه العقيدة ودعوا إليها حيث إنه جميعا على إثبات الربوبية كاملة كاملة لله ووصف الرب بكل كمال وتنزيه عن كل نقص. وإفراده من العبادة والطاعة ثلاث حاجات معروفة الأنبياء لا اختلاف بينهم فيها جميعهم على هذا وهذا هو أساس هذه العقيدة المباركة بهذه العقيدة الأنبياء والرسل وهي التي تعبدنا الله بها ما تعبدنا بسواها اتبعوا ما ينزل لكم ربكم ولا اتبعوا عندونه وذلك لما ربنا نتكلم وانا في العقيدة وانا قد بعثنا في كل مدرسل اينا عبودوا الله وا يستلم طليم ما فيش اختلاف وجميعهم عليها وإنبي صلى الله عليه وسلم لما واللحن مع أصحاب الأنبياء إخوة ليه لعله الدين أصل واحد والشرائع شتة يف تعسنا كده تروحين لاقي في النسخ واضح يبقى على عقيدة الأنبياء وليه والرسل عليهم صلوات الله وسلام طيب رابعا أنها عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. المنصورة هذه العقيدة المباركة هي عقيدة الصحب الكراه ومن تبعهم بإحسان بفضل الله تعالى جميعهم على إزبات الرغوبية لله كمان جميعهم على إزبات الأسماء والصفات لله عز وجل على وجل الله بكماله وجلاله جميعهم على صرف العباده لله أنت حينما نتكلم فيها كلام على الاذى وهذا هو الحق ليصل بين اذى وده سبيل النجاة ان هم الطرق طريق النجاة على مصر عليهم واصحابه خير من اسقرني ثم الذين ثم الذين لهو من كان متاسيا كما قال المسعود مسعود فليتاسى لا محمد فان امره الامه قلوبه وعمقها علمها وقلوها تكلفه إذن دا ربع كذلك هذه العقيدة المباركة تورس أصحابها تورس أصحابها اليقين وانشراح الصدر وطمأنينة البال بخلاف عقائد المتكلمين هذه العقيدة بفضل الله هي التي تورس اليقين لماذا؟ لأنها تقوم على مصادر يقينية وتجيب عن كل الأسئلة التي يريد أن يتحير فيها الإنسان من ربك وما دينك وما أعد لك كل الأسئلة التي يتحير فيها الخلق أجابت عنها ووضحتها وبمصادر يقينية قامت الأدلة على أنها من عند الله وأنها مصادر معجزة وهي القرآن والسلام تبعى فهي توريس اليقين ولذلك لما جاء رجل يتكلم مع الإمام مالك رحمه الله من آل الكلام فماذا قال له الإمام قال أما أنا فعلى يقين من ربي أما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك أنا على يقين من ربي قل إني على بيينة من ربي فأنت على بيينة على يقين أنا على يقين إنت شاك، اذهب لمثلك قل إني على بيينة من ربي على بيّنة على يقين هذه تورس اليقين تورس اليقين وتورس انشراح الصدر واطمأنينة البال ولذلك تجد أصحابها حينما يحققونها بالوجه الصحيح انتبه معايا آه مش هنحفظه كلمتين ولا يعني يحقق التوحيد صح يدرس الناس تفصيلية ويعيش معاني التوحيد يعيش معاني الأسماء والصفات آثار الربوبية كذا كذا تجد هذا أحسن الناس حالا ولو كان أقلهم في حظ الدنيا وأشرح الناس صادرا وأكثر الناس ثباتا والتاريخ خرشاه وأنتم تجد تكلم على الصحابة وتجد الثبات العجيب بتاعهم وعن طلابنا حزافة كان بيعمل لك ويبكوا لأنني مش متنافس عشان قلت كنت بقى ميت متنافس عشان تسيح دواء لكن كذا وغير وغير واللي كان بينغامس بالصفوف ويقاتل حد... ليه والثاني والثالث ليه لما عرف ربه تقرب إليه بكل ما يحب خلاص لابن تيمير رحمه الله يقولك ماذا يفعل عدائي بيه أنا جنتي ومستني في صدري يعني ايه فإن سجنوني فسجني خلوة أعضوا الأذكار وسبح وأقرأ قرآن يا سلام ودائماً الموحد الحقيقي اللي عرف ربه دائماً يشتاق لللحظات اللي يخلو بها في ربه لولا المطالب والواجبات الشرعية وغيرها وكذا اللي كان مع الله هي دي اللحظات وذلك كانوا يقولوا إيه؟ الاستئناس بالناس علامة الإفلاس أجلت خلط الناس تعلمهم تربيهم، تدعوهم لكن لا لك كنت تتعلمش تتعلمش تتعلمش من غيرهم دي علامة إفلاس علامة إفلاس الاستئناس بالناس علامة الإفلاس تابع فصاحب العقيدة الصحيحة هذه العقيدة المهاركة تص... شوفوا لك سجني خلوة وكأن لما يدخلوا السجن هفل والوضور ما بينهم بصور باطل في الرحمة وظاهروا من قبله العذاب اخلصوا لوابق تابع فانظر واخرجوني فيخرجوا من بلدي سياحة وين قتلوني فقتل شهاداتهم في سبيل الله على جنب فائز ليه؟ وقال لك في الأول لجنته بسليفين في صدري. أنا انتبه. فيا قيمه شرح صدر. كلام في ذا كثير مش عايز عارف عن درس ما تجيب منه. قارن ده ما بأحوال المتكلمين. عقائد المتكلمين تورش شكنا وزندقة. شوف هذا الفخر الرازي. احنا نجيب من كلامه ماشية نجيب كلام من يقول ماذا؟ يقول نعات وإقدام العقول. عقال وآخر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه أنقيلة وقال هدوات وخلصنا مفيش خدف الله يقول طبعا بعد ذلك فيقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة اللي شف اللي شفته يعرف حياة الأم ايه حياة الأم لم اجد مثل طريقة القرآن هم اقرأ إن في الإثبات الرحمن على العرش استوى وفي النافع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العقل من التعز بغيره صح؟ ليس بس له تعال أحدهم يقول أنام فأضع من منحافة على وجه الحاف ولا ال... وأظل أوازن بين كلام هؤلاء وكلام هؤلاء حتى يطلع الفجر وما ترجح لدي شيء نسأل الله عليه السلام والعافية ده البلاء ده ده قمة البلاء يرجح هنا وهنا وتقول الفجر يطلع مفيش حان يترجح هنا في حيرته ده أذهى من كده آخر منهم في موته دخل على رجل العامة للسنة يقول له ماذا تجدك قال مطمئن والحمد لله تمام قال والله لست كذلك والله لست كذلك والله لست كذلك يا بحصة المتشك أعوذ بالله ده خسارة خسران الدنيا على خلق صلاة العفو العفية ده هي نهاية علم الكلام الجويني من أكابره يقول ويل للجويني نحن نقول بقى لقد خطوا البحر الخضام وخالفت علماء الإسلام في من عن حان وأنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور ثم يقول وين الجلد ويني إن مغفر الله له لا الشوكير رحمه الله بعال أبو انظر إلى عقيدة نهاية أمرها صاحبه يتمنى ما على عوام الناس نهاية علم رجل يبرع فيه جدا ماشي جدا ده من أكابره ثم في النهاية يتمنى أن يكون على ما عليها العوام عوام أهل السنة أبعد هذا يشغل عاقل بتعلم ماذا العلم وغير ذلك فرق شاسع بين عقيدة تورسنا انشراح الصدر والطمأنين واليقين وعقيدة أخرى تورس الشكة والزندقة نسأل الله العافية طيب كذلك أن هذه العقيدة صاحبها هو الذي يعظم نصوص الوحيين ويقدرهما حق قدرهما يعني ايه نصوص الوحيين نزلوا عشان نستسلم لهما وعشان نعظم شأنهما. ده حقه حق التسليم والقبول حق نصوص الوحيين التعظيم والتكريم والتوقير والتلقب القبول والانصياع فصاحب هذه العقيدة هو الذي أدى هذا الحق كما بينزل الشيخ الاسلام القيم رحمه الله هو الذي يؤدي العدد النصوص النصوص أهل ما طلش هو الذي يؤدي هذا الحق طوال الذي حارب عنهما فهذا لم يقدر نصوص الوحيين حق قدرهما لست أسلم تع يعني قابلهما زي أبو بني القيم ها تعامل مع نصوص الوحيين إيه معاملة اللئيم مع الضيف الكريم لم يؤدي له حقه ولذلك قابل وتصل إلى بماذا؟ إما بالرد وإما بالإبطال بس إبطال ايه؟ بالتأويل لا زي ما لكي في الصفات وأكلمك عن خاطر التأويل وشر ما هو في النهاية رد؟ أصر رد نصول إلى أحيان ايه؟ بطريقتين رد صريح ورد ملتوي في النهاية برضو هيوزهق روح النص فخبالك ازاي؟ وده كان عن طريق ايه؟ التأويل التأويل كل بلية ارتكبت بسببه زي ما بينا بالقيم بالتفصيل سما تعود التأويل في الصاعق المرسل كل بلية ارتكبت بسبب التأويل ما خرج الخوارج إلا بسبب التأويل وما اعتزل المعتز إلا بسبب التأويل وما ظل من ظل إلا ب... وما قُتل عثمان الله عنه عليه إلا بسبب التأويل وما ما فيش بلية إلا تأويل وراءها والتأويل إيه وعدم استسلام النص عدم استسلام عدم تعظيم عدم تعظيم زيباني الكلام تصير فصاحب العقيدة المباركة دي هو الذي يعظم نصوص الوحيين ويقدرهما حق قدره هو اللي بيتأدب مع كلام الله وكلام الرسول قال الله قال الرسول سمع مطاعة استسلام فهو الذي تأدب مع نصوص الوحيين بخلاف غيره كذلك أن هذه العقيدة المباركة هي التي ربت جيلا غير وجه الأرض تعالى بقى العقيدة دي اللي صنعت الجيل اللي غير الله بوجه الأرض جيل الصحابة تربع على هذه العقيدة يبقى لو عايزين انه أرض جيل يغير وجه الأرض يبنازم ايه وجه الأرض لازم لابد ان يتربع على هذه العقيدة ها هو ده جيل القرآن الفريد تربى على هذا وده كان معنى كلام الشيخ الألباني تصفية وإيه وتربيه تصفية يعني يصفى تصفى العقائد من كل شائبة ثم يربى الناس على هذه العقيدة تديني إيه تديني الجيل شبيه بجيل الصحابة رضو الله عليهم وده السر في أن أعداء الإسلام يبذلون كل ما في وسعهم لمنع من تربية الناس على هذه العقيدة ده السر عشان كده يبسلون كل ما في وسعهم لحيلون دون تربية الناس على هذه العقيدة لأنهم يعلمون يقينا متى ما تربى الناس على هذه العقيدة المباركة انتهت المشكلة فعشان كده بكل سبيل يصدون عن ذلك أنا مشكلا عن الكلام لدينا كلام كثير مالشي بعد كده كذلك هذه العقيدة المباركة زي ما ربّت جيل هي التي تربط الخلف بالسلف صح واللاحق بالسابق فتتواصل الأمة اهتمو ديها تفيدت وإيه واحد يقول له ايه الفين إن انها تربط الخلف بالسلف واللاحق بالسابق ما قول لأسف احنا عداء نفهمين في الحاجات ده اكتر من عارفين كده فعشان كده بيشوالك صورة ايه وجبلك تاريخ ما ينبطقش بسلفك وعقيدة غير عقيدة وهكذا مش عايزك ترتبط بالسلف خالب ليه وشبهات وإعلام ومش عايزين ليه؟ لأننا حينما نرتبط بسلف الأمة نتذكر ماضيا عظيما حققت الأمة فيه سيادة وريادة فينفق هذا فينا إيه؟ الروح من جديد ويجعلنا نحاول أن نحيا أو أن نعيد مجدانا وعزانا لأن هذا سيكون سبب في أنا في البعث للأمة من أي من جديد، فمن أجل هذا يريدون أن يحيلوا بيننا وبين سلفنا وأعظم ما يربطنا بهم هذه العقيدة جاءت هذا ذراها تحن أخرى على أولها، وهذه العقيدة المباركة تصنع ذلك هذه العقيدة كذلك سنفية المباركة، ما شاء الله هي التي تحرر. الإنسان بل والعق من براسن الشرك والعبوديات والخرافات وغير ذلك وترفع هذه الآثار والأغلال عن البشر إذن آه ده اللي عايز حريه في هذه العقيدة لأن الإنسان انفرط في تحقيق العبودية للرب الحق سيقع في عبوديات أخرى لالات باطلة ولا محالة لانه خلق على ان لا يكون فطره ان يكون عبد فإن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره وغيره ده كتير بقى ولذلك ايه ضرب الله مثل رجلا ها اه مش متشاكي ورجلا سلما ده ده مثل الموحد وليه والمشرك الهى متعددة فيه يسأل الله الحفو والعافية وده سلمن. خالص ده له أكثر من سيد يأمرونه ولا يجل أين يذهب من هذا الذي خلص لسيده الحق فانظر فهي ولذلك تحرر الحق من براس الخرافات من براس الشرك شفت خيل حررت من الإنسان من كل العبوديات الباطلة وجعلتهم في حالتي تخلص من كل هذا وتحقيق للإيه لأنه هي للرب الحقي تبارك وتعالى يعني خلاص نبدأ يخمس أنا خمسة زمان طب ماشي مشا معي كمان مشا كمان بحناه إيه ها تحرر العق من براثنك ماشي هقول لكم نطق بينك تف وباكمل وإنما لكم بعد كده في الورد تعرفوا هذه العقيدة المباركة هي التي تورس القلب قشية لله وتثمر المراقبة وتعظيم الشعائر والشوق إلى لقاء الله. شوف تابي هذه العقيدة المباركة هي التي تورس الخشية والإنابة وغير ذلك وتستمر المراقبة وتعظيم الشعائر والشوق إلى لقاء الله. إيه إيه. إيه كذا لأن تعاقدهم بركة الفضل الله من أهم مهامها وأعظم جزئياتها إثبات الأسماء والصفات لله على الوجه العزوجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله وهذا الذي يملأ قلبك خشية وإنابة لأنك لما تطلع كمال الرب عز وجل وتعلم وتوقي بالطلاعه عليك وقدراته عليك تبارك وتعالى وبكمال صفاته وأسمائه وبأن الجزاء من جنس العمل وبأنك لست خارجاً عن قبضاته وكذا وكذا, وكذا. المعاني النتيجة سيمتلئ قلبك خشية وإنابة ومراقبة ومراقبة لله هو ليه بنقع في المخلفات أو كذا أو كذا تفير لنقص في المراقبة وتعظيم الشعاء كيف سيتم هذا بمطالعة كمال الرب عز وجل كماله ازاي ان لم تكن مؤمنا باسماء وصفاته لان لما نجي نعطل الاسماء والصفات ازاي كيف سنتحق المراقبة وكيف ستم بالطلع الرب عليك وبعلمي عز وجل وبسمعي وبصري المحيطي, المحيطي وبكذا وكذا وكذا, وكذا من أجل هذا تجد كما قلت لك تورس الخشية والمراقبة وتعظيم الشعائر لأنك تعرف فيها قدر نفسك يا عبد عاجز قاصر وتعرف فيها أن الرب عز وجل متطلع ولو صفات الكمال والجلال وقادر وأنت لا قبل لك بغضبه تبارك وتعالى لا أنت ولا غيرك ولا البشر جميعا فتقف عند حدك وتلزم الأدب وتطيع وتعظم الشعائر وتقول وقافا عند حدود الله وهكذا وبأي بغاية الذل مع غاية الحب ليه لأنك أنت سأطلع برضو الأسماء والصفات اللي فيها كمال النعم والبر وهكذا فتُرسك محبر لله محبر الله فيكون تكون عبودتك مع كمال الذل مع كمال الحب لصمرة صمرة تزيل العقدة المباركة من أجل هذا لا تجل عالما انا مش اقول واحد ده من عامة الناس عامة الناس ممكن ايه كل اللي بيقع ده جاهل بيربي اللي يقع في المعاصي والمخالفات ولا يعظمش شعائر ده لان كافة بالاختراب اللي هي وبالعلم بيه خشية خشية اللي هي علمة تجد لو قبط وفتشت تجد العالم المتهدد الذي لا يعظمش شرائع الله ولا حرومة الله وينطق بكل باطل ويلبس كل سوب عالم السوب تجده في الغالب صاحب عقيدة فاسدة صاحب عقيدة فاسدة أما تجد العلماء اللي كانوا أكثر الناس خشية وطاعة وصدعا بالحق وكذا اللي تربوا على عقيد أهل السنة والجماعة عرفت السر بقى في اللي بيطلع يتكلم وخبانة ويستنفر أمريكا على الـ على الـ على السلفيين أو يعمل كده وسو كده السبب عقيدته ها؟ صوفي أشعري آخر ما هناك ها؟ لو تربى الناس عرفت سره آه يعني يعلمون لو الناس تربت العلمات تجد عالي من يصدع بالحق ويقول كلمة الحق في الله إلوما تلائم ثم صاحب زير العقبة قلت لك الذي يشتاق يكون مشتاق للقاء الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ليه؟ لأن امتلأ قلبه حبا وخشية وإنابة لله عز وجل اكتفي بهذا القدر عشان اخبره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 الجزية الثالثة من كلام كلامنا اليوم أو النقطة الثالثة اللي هو الكلام عن أقسام التوحيد والرد على من ادعى أن هذا التقسيم بيدعى فنقوله بالله التوفيق أنه قد استقر أن عند العلماء على تقسيم التوحيد من باب التعليم والتفصيل والبيان وكان للعلماء في هذا طريقتان طريقة قسم فيها العلماء التوحيد إلى قسمين وطريقة ثانية قسم العلماء فيها التوحيد إلى ثلاث أقسام أما الطريقة الأولى فقد قسم العلماء فيها التوحيد إلى قسمين وهما التوحيد العلمي الخبري اللي هو بيسموه معنى آخر أو بعض الأثبات والمعرفة اللي هو متضمن للربوبية والأسماء والصفات وقسم ثاني توحيد الطلب والإرادة والإرادة لهو توحيد العبادة لهو أن تتوجه بعباداتك لله عز وجل فعندنا من ذكره قسمت علنا قسمين وهناك من قسمه إلى ثلاث أقسام فقال توحيد الروبيه وأسماء وصفات وتوحيد ألوهيه والعمل ذو لأنه ما توحيد التعريف والاثبات أو العلم الخبري خسموا قسمين ربوبية وأسماء صفات دول ذكروا اثنين مع بعض ودول فصلوا بينهما فصلوا بينهما هذا التقسيم تلقاه العلماء علماء أهل السنة والجماعة لأن المخالفون لهم مخالفون في العقيدة لكن أعلماء المعتقد السنة السلف تلقوه بالقبول وكان من فوائده أنه فصل التوحيد وبينه فصل التوحيد وبينه ووضح مسائله تماما كمسألة العلوم أو تقسيم العلوم كعلم أصول فقه وعلم الفقه وتقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات فهو تقسيم استقرائي لنصوص الكتاب والسنة وناتج عنهما كما سيوضح لك يبين فقط الحق والمسائل ويوضح أنه ليس هناك تعارض بين الآيات أولى حديث في هذا الباب الذي حصل أن البعض راح يشغب على هذا التقسيم لأسيما في وقتنا هذا إلى الدرجة التي تجرأ البعض وتطاول إلى القول بأنه تسليس والعياذ بالله فيقول لك التسليس أو المسلس أو لا نحو ذلك من العبارات التي سنخاصمهم فيها عند الله عز وجل وعند الله تجتمع الخصوم مع معانه في النهاية ثلاث أقسام أو قسمين ما هم إلا لبيان توحيد الرب جل وعلا كل واحد يبين جزئية من الجزئيات فقط ليس إلا فما أو كيف نرد على هذا الكلام الذي يزعم أصحابه هذا الزعم ويقولون ببدعية هذا التقسيم نقول وبالله التوفيق أول الرد على هؤلاء من وجوه أولا أن هذا التقسيم ناتج عن النظر في كلام الله وكلام الرسول، فهو نتيجة تدبر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستقى من علوم الوحيين، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتدبر كلامه وأن نتأمل آياته وأن نستخرج منها كل نافع، فهو نتيجة هذا، نتيجة النظر والاستقراء في كلام الله وكلام رسوله. أين هذا؟ انظر معي. كلمتك عن فاتحة الكتاب، وقلت لك إن الفاتحة قد اشتملت على أقسام التوحيد، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في مدارج السالكين حينما تكلم عن الفاتحة وكيف أنها جمعت أهم المطالب أو المطالب العالية أين هذا؟ انظر في قول ربنا جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذا توحد الربوبية رب العالمين الذي رباهم على نعمه رب الخلق على نعمه تبارك وتعالى وربهم وخالقهم ورازقهم إلى الرحمن الرحيم فيه إثبات الأسماء والصفات الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إخلاص الدين والعبادة لله عز وجل إفراد الرب وتخصيصه بالعبادة مما ويدلك على ذلك تقديم المعمول إياك تقديم المفعول هذا هنا يفيد التخصيص أي أن العبادات والاستعانة وكل هذه المعاني خاصة بالله عز وجل وهذا هو توحيد العبادة وهذا هو توحيد العبادة كذلك في قول ربنا جل وعلا في قول ربنا جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما هذه ربوبية فاعبده واستبر لعبادته هذه ألوية هل تعلم له سمية هذا اسمه صفات هو بالنظر في كلام الله يمكن. عز وجل استنتج واستخرج العلماء وهذه الأقسام لذا نتيجة الاستقراء في كلام الله تبارك وتعالى فكيف نمنع الفاهم لكلام الله والاستنباط منه وقد حثنا الله عز وجل على تدبر كلامه والنظر في آياته هذه أول جزئية ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، وقد كانوا مقرين بأن الله عز وجل الخالق والرازق بنص القرآن، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فكانوا مقرين فعلى أي شيء قاتلهم لو كان التوحيد قسما واحدا ما ماذا يعني هذا ها قد قاتلهم وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كون الرب قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فكيف سيجمعون بين شرك وإيمان إن لم يكن قد أشركوا آمنوا بجزء وأشركوا في آخر هذا كلام واضح على نريد, نريد منهم بس أن يقولوا عليش قاتلهم هم يقولون أن الخالق والرازق هو الله عز وجل بنص القرآن فعليش قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفاصلهم وحدث ما حدث ودارت راح المعركة بينه وبينهم سواء بالحجة واللسان أو بالسيف والسنان إن لم يكن التوحيد أكثر من قسم أتوا بقسم أو جزء منه وأشركوا في آخر وهذا والوالد أيضا في تفسير ومنهم أكثرهم بلا أنهم مشركون يقولون تسأل من خلقك من رزق الله ثم يصرف العبادة لغيره يصرف العبادات لغيره إذن لو نظرت هتجد أن هذا التقسيم متناسق جدا مع هذا الفهم من الآيات بل يزيل الإشكال في فهم الآيات ويدفع الاضطراب عنها ويدفع الاضطراب عنها وهذا يدل على أنه تقسيم حق وفهم للراسخين في العلم في كلام الله تبارك وتعالى كما نقول مثلا في الهداية ابن القيب قال الهداية أقسام ذكر هداية دلال وبيان وهداية توفيق وإلام وغيرها يعني ونجد نقول أن هذا الفهم يزيل الإشكال لما نرى قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي الى صراط المستقيم بلا التوفيق ولا تهدي من احببت بلا النافيا يبقى بنفهم على طول إن الذي بلا التوكيد هداه الدلائل البين واللي بلا النافيا هداه التوفيق الالهي انه لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يملكها رب العالمين والذي يصرح الصدر ويهدي العبد اذا هذا التقسيم هذا التقسيم يزيل الاشكال ويوضح الآيات ويبين كيف أن الآيات يعوض بعضها بعضا إذا هو حق وصوت، حق وصوت وإلا فليجيبونهم على ما قاتلوا النبي، وفي أي جزء نشاركه مع نظاق؟ يومنا من لا وهم وأكثرهم بلا إلا هم مشيكون، فنريد منهم أن يردوا لنا على ذلك، سينتهون إلى نفس ما نقول بإن قصابه. وإلا سيقولونها كلاما بعيدا عن الحق وعن الصواب هاي. كذلك مسألة أن الشيخ الإسلامي تيمان رحمه الله هو ابن عبد الوهاب هو الذي كان سبب أو هو من بدء هذا التقسيم هذا كلام غير صواب. إنما ذكر هذا التقسيم عند الإمام بن مندف في كتابه التوحيد واضحا بين قسم التوحيد صلى الله بوضوح وجلاء وابن جريد طبر رحمه الله في تفسيره وكذلك الإمام بن بطة فأشيخ الإسلام مسبوق وهذا ما فهمه العلماء الأكابر من قبله وهو تابع لهم رحمه الله تعالى ومفسر القرآن الأكابر كابن جريد فهذا كلام ليس بصواب رابعا أنك تعجب أشد العجب أنك تعجب أشد العجب حينما تعلم أنهم وقعوا فيما ينكرون ولكن بصورة مخالفة ليس بصواب إذ أن هؤلاء أئمتهم من آل الكلام وغيرهم قد قسموا التوحيد أيضا ونقلوا تقسيمه. كما ذكر ذلك التقسيم عنهم الشهر الثاني فقسموا التوحيد أيضا لثلاث أقسام بس ثلاث أقسام لا تؤدي المعنى المطلوب فقالوا إن هو ثلاث أقسام فقال الله جل لا قسيمة له في ذاته ولا قسيمة له في أسماءه ولا أفعال ولا في أفعال فذكروا ثلاثة بيد أنها تدور كلها حول الرموبية والأسماء والصفات من جهة ولم تذكر تفصيل أسماء وصفات ولا توحيد العباد ولا توحيد العباد فهو تقسيم مبتور لا يفيد المطلوب ومع ذلك لم ينكروا على هؤلاء إنما ينكرون على من؟ على آل السنة والجماعة وآل الحق في ذلك رابعا أو خامسا أن أولئي الذين ينكرون هذا التقسيم المستقرأ من الكتاب والسنة هم هم الذين يرددون مصطلحات واردة عن آل الكلام وعن أمم هالكة زادت الأمور تعقيدا وبطلانا ومع ذلك يرددونها ما أنكروها فنقول لهم إذا كنتم حقا تغارون على جناب التوحيد وترفضون كل محدثة وتشكبون كل بدعة فما رأيكم في عبارات المتكلمين التي ترددونها وهي إرس أقوام هالكة لم ياتوا بتوحيد الرب جل وعلا بالأشراكوا معه غايرة وهي كالممتنع والواجب لذاته والمستحيل واخبلك واخبلك ال ال من, ال من الأشياء التي يذكرونها والأخصام التي هي يدور حولها علم الكلام هذه المصطلحات من سلفكم فيها من سلفكم فيها وما الدليل عليها فقط نريد إجابة إن أجابوا عرفوا بطلان ما هم عليه فعجبا لقوم يقرون إرسى هالكين ومصطلحات في غاية الانحراف عن الحق ثم هم يشغبون على ما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دي أنا أتكلم على مسألة يعني هو عنده مثلاً إيه, إيه مخالفة الحوادث نريد أن نعرف من أين جاء بيها وطبعاً بيقصب وما ما ده مش هلأ شرحه ما جاي ما فيش مشكلة بس هلأ قلتنا هناك إيه أتكلم على كيف تتلقى وتقبلك مصطلحات بالقبول وهي مصطلحات جاءة عن المتكلمين عن اليونان لا صلة لها إلا بكتابه وأنا بسنة وتشتمل على معاني باطلة يعني مصطلحات فسدة تجتمل على معاني باطلة ثم كذلك مع الشمال على بعض المعاني باطلة زي مثلا مصطلحاتنا في الجهة أو مصطلحات مخالفة الحوادث والذي مجتمل على عباقة صد بيئة الصفات والذي سيما الصفات الفعلية وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك احنا بنقول بعدي المصطلحات من سلفوك فيها طيب لما انت متبع وحرص على الاتباع وأين دليلها من الكتاب والسنة؟ فنحن من وجه الغرابة هنا التناقض الذي وقع فيه حيث تلقوا بالقبول حيث تلقوا بالقبول هذه المصطلحات الفاسدة الدخيل على الأمة وردوا ما استنبط من الكتاب والسنة مع أنه وضح الحق وبينه ويزال الاشكال والتعارضة الذي يتخيله البعض أو يتوحمه بين واضح؟ هذا ما قصدنا طيب إذا نخلص من هذه الجزئية إلى أن هذا التشغيب تشغيب ليس في محله البتة وتشغيب باطل وبعيد عن الحق كل البعد نبدأ بلام في توحيد الربوبية نقوم بذلك انتهينا من ثلاث جزئيات ها من يذكرنا ما أنا مش عادي أسكت بها على أشياء ما هو أشهره من الكلب في المسألة الشيخ محمد سيد المصير وغير يعني كثير مع بعض العلمان أصير هو اللي تكلم عن مسألة كثيراً يعني الدكتور المصير وغير بعض الناس يعني خد يا شهد خمس دين يعني خد الورقة اللي أخوصت تبيش كما توحيد الربوبيه فتروا يا جماعة لغة والصلاح حس اللغة هو مأخوذ من اسم الله عز وجل الرب تبارك وتعالى والرب له عدة معاني عدة معالم حيث اللغة. فالرب هو المالك، هو المالك، وهو السيد المطاع. كما في قوله في قصة فاسق ربّه خمرة السيد المطاع، وهو المصلح. رب الشيء إذا أصلح ومنه يا رب الذي يأتي من, إيه؟ من العروف إذا, إذا سئل المعروف إذا ده؟ ده ماشي. ماشي فيأتي بمعنى المصلح رب الشيء إذا أصلح ربه يربه إذا أصلح ويأتي كذلك بمعنى المعبود بمعنى المعبود كما قال الشاعر رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب فهو أصغر منه من, من صنم من الذي يعبدونه رب يعني أعبد هذا الذي يبول الثعلبان برأسه رات ثعلبان الثعلب يبول فوق رأسه فكيف يعبد من كان هذا ماشي ويأتي الرب أيضا بمعنى الذي ربى الخلق على نعمه وهذا هذه أشهر إطلاقات لكلمة أو للإيه لاسم الرأس أشهر معاني لكلمة الرب كذلك بيطلق الرب ومن المعاني أيضا لغوية على المدبر والجابر والقائم والمربي والقيم والمنعم كل هذه معاني مذكورة أو هذه معاني معاني كلمة الرب أما الربوبية شرعة قبل أن أتكلم في الشرق قل ابن جرير الطبرى رحمه الله الرب في كلام العرب متصرف على معانٍ، فالسيد المطاع فيهم يدعى رب، والرجل المصلح الشيء يدعى رب، والمالك للشيء يدعى ماشي رباه، وقد يتصرف أيضاً في وجوه غير ذلك. غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه السلاسة فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبيه له ولا مثل له في سدده والمصلح أمر خلقه بما أسبق عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر طيب المعنى الشرعي الربوبية شرعا هي تربية الله عز وجل لخلقه وتنشئته لهم بما أفاد عليهم من نعمه العظيمة وآلائه القصيمة التي بها يكون بقاؤه وعليها ينبني أساس استقلافهم في الأرض. لدينا ما على الشرع اللي للرب بمعنى المنعم بالرب معنى اللي بعض التربية على النعم. مش معنى توحيد الخال توحيد الروبية دي الكلام عن الروبية المعنى بالنسبة للرب عز وجل كان الذي مقبلك وتربية الخلق على نعمه لكن معناه كتوحيد الروبية نقوله قلته بالتفصيل ماشي وهذه التربية قسمان هذه التربية تربية الرب عز وجل عبادي على نعمه قسمان تربية عامة وتربية خاصة تربية عامة وتربية خاصة التربية العامة أو الروبية العامة هي المتضمنة لخلقهم ورزقهم وهدايتهم لمصالحهم في الدنيا والآخرة وهي ثابتة لعموم الخلق مؤمنيهم وكافرهم برهم وفجرهم من عندي في روحية عامة وروحية خاصة عامة التي تتضمن الخلق والرزق والهداية لذا العام انتبه لذا العام وزي ما اللي نتكلم على الأدلة التوحيد الروحية هنكلمكم عن من الأدلة دي لذا العام التي استدل بها موسى عليه السلام في محاجاته لفرعون في محاجاته لفرعون حينما قال له رب فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يخص الإداة العامة ايه الإداة العامة وعندما يقول له الإداة العامة الإداة العامة أن الله عز وجل هذا أو فطر كل مخلوق للعمل على ما يمتعه على ما فيه مصلحة الله أو ضرء ما فيه مفسدة الله أن كل مخلوق تجده مفتور مفتوراً على هذا على العمل على تحقيق ما فيه مصلحة له أو ضرق مفسدة تصيبه وطبعاً الكران ضرب لها أمثلة عندنا الهداء العامة زي النحلة ماشي والنملة والهدهد ده هداء عامة بسهل مش هو التفصيل ختملك الهداء العامة اللي خلى النحلة تبني بيتها بهذه الصورة السوداسية العجيبة كما يقولون اللي خلى النحلة تنتخب آآ تطيع, آآ تطيع آآ ملكة لهم ولو ماتت بسرعة البق يتم انتخاب غيرها إيجاد غيرها يعني وإيه اللي خلاهم يقسمون نفسهم أقساما وكفاصيل عجيب إيه اللي, اللي فطرها على ذلك النملة كيف هديت إلى جامعي أخبالك الرزق ماجي مطر تطلع الحبة فوق الأرض بل تقسم الحبة اللي لها في القطن نصرح عشان ما تنبتش وتاكل الحتة اللي فيها الإنبات عشان ما يحدث إنبات إلا ده كده اللي فطرها وقص على هذا كثير خدت بالك فيقصود هدائهم هلاياتهم الهداية دي مش هلايات التوفيق والإلهام مش شرح الصد لدي مش كل الخلائق دي في التربية الخاصة واضح أو في الروبية الخاصة فأنا عندي يا جماعة رهوبية عامة رهوبية خلق ورزق وتدبير ويدالي المصالح ودي سابتة لجميع الخلال واضح؟ عندي بقى القسم السابق رهوبية خاصة رهوبية خاصة وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر وهي خاصة بأولياء الله تعالى وخاصته من خلقه لما آل الطاعة وذي تربيتهم على الإيمان وتوفيقهم للاستجابة له والعمل بلوازمه وصرف الشبهات عنه هذه تربية خاصة روبية خاصة على آل الإيمان وآل الطاعة واضح؟ طيب في تفصيل آخر جميل وهو في ايضا في الروبية المذكور بفضل غير الحميد وهو ان معاني الروبية تدور حول ثلاث معاني الرئيسية المعنى الاول وهو الخلق والرزق والتدبير وسائر أفراد الرب بأفعاله أفراد الرب يع simulate أفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وسائر أفعال الرب جلا وعلا نمتفرد بهذه هذ dieser صفات ثانيا الملك التام لكل ما في الكون الملك التام لكل ما في الكون رموبيا الملك التام لكل ما في الكون ثالثا السيادة بالأمر والنهي السيادة بالأمر والنهي ألا له الخلق والأمر وهذا التفصيل يوضح لك أن المشركين لم يأتوا بالرغوبية تاما لأنهم قالفوا في هذا المعنى الثالث اللي هو السيادة بالأمر والنهي خالفوا في هذه الجزئية ولو آتوا بها ما أشراكوا بالله لا استنزل ماذا يفرضوا بالألوهية والعباد واضح وعشان كده لما نيجي نتكلم في شرك الروبية أنت في شرك التشرية ليه؟ لأن ينافي المعنى الثالث الوسيانة بالأمن والإيه؟ والنهر ينافي المعنى الثالث والوسيانة بالأمن والنهر يقول ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غير ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فانظر إنه شيء الإسلام يوضح رحمه الله من هذا النقل أن الربوبية ماشي معناها مبني على الإيمان بصفات الرب عز وجل صفات الرموية كالخلق والرزق والإحياة وغير ذلك من الأمور الكونية وإرجاع كل هذا إلى الله عز وجل وحده كما يشمل كذلك الإيمان بقضاء الله وقدره فبارك وتعالى والاعتراض بقدرته ومشيئته النافذة عز وجل كل هذا داخل في هذه المعاني داخل في هذه المعاني ويقول ابن القيم رحمه الله ويقول ابن القيم رحمه الله في بيان معنى هذا التوحيد الوحيد الرهوبي أيضا أن يشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه انتبه نحن نظرنا من, من معانيه القائم والله هو القائم على كل نفس بما كسبه وهذا من معاني الرهوبي <تصفيق> فيقول ابن القيم رحمه الله أن يشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده الذي عاش هذا المعنى معنى توحيد الربية بكل جزئياته بمفهومه الشامل فهذا يشهد قيومية الرب فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا ممين ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا مملكة مملكة الرب عز وجل الكون كله لأنه مالكه فهو يدبر هذا الأمر ويقوم فيه على كل نفس بما كسبت هذه روبيته عز وجل فتشهد أنت هذه المعاني باطنا وظاهرا ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره هو المتفرد فيه بالتصرف والتدبير فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا تتحرك ذرة إلا بإذنه تبه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يعزب عنه مثقال ضرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من, أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه إلا أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفثت بها مشيئته واختضتها حكمته هذا هذه المعاني يعيش ويشاهدها من حقق الربوبيات توحيد الربوبية يشهد فيه الجدل أن كل من معاني الربوبية لله عز وجل بل يرى تدبير الرب في كونه وفي مملكته عز وجل وكيف أنه تبارك وتعالى يعطي ويمنع ويعز ويذل و يخفض ويرفع لأن هذا من معنى الملك التام من معاني الملكية التامة للرب جل وعلا أن تعلم أن الملك يتصرف في ملكه كيفما يشاء قل الله هم مارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فتثبت كل معاني الملكية للرب جل وعلا فهو الذي له الملك التام والتصرف التام والتدبير التام لشأن مملكته تبارك وتعالى وكل من فيه وكل ما عدا مملوك الله مخلوق الله مربوب لله عز وجل يجري فيه حكمه يبن عندي الله تبارك وتعالى تشاهد خلقه يخلق ما يشاه تشاهد قيوميته رزقه هو الذي يرزقه يعطيه يمنعه هو الذي يصرف الأمر هو الذي يتصرف في ملكه على النحو الذي يريده والكيفية التي يشاءها تبارك وتعالى شريك له في ذلك والمعنى الثالث ترى في تفرد الرب لوسيادة بالأمل والناء تفرود الرب جل وعلا في مملكتي في مملكته بالحق بكل أنواعه بالحق بكل أنواعه هذا أيضا من تمام ملكه تبارك وتعالى إذا بكل أنواعه بأنواع السلس بالحق بالحق العقدي قريان القضاء والقدر على على سير خالقي بالحب الجزائي ثوابا وعقابا بالحب الشرعي أمرا ونهيا كل أنواع الحكم هذه خالصة لله عز وجل خالصة لله عز وجل وهي من تمام ملكه وربوبياته على خلقه من تمام ملكه وربوبياته على خلقه تبارك وتعالى هذا على وجه الإجمال معاني توحيد الروبية لله تبارك وتعالى. طيب ما هي الأدلة على هذه على هذه على توحيد الروبية؟ ابتداءً نقول إن هذا المعنى. أو هذه المعاني التي نذكرها وهي ربوبية الرب على خلقه وتفرده بكل معانيها تبارك وتعالى أمر هو من أوضح الواضحات بل إنه لا يحتاج إلى بيان إذا أن هذه إثبات ربوبية الله عز وجل هي كبرى الحقائق الكونية هي الحقيقة التي لا نزاع فيها فقط استلع هذا الكلام وإلا كما يقول الشاعر وليس يصح في الأزان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فقط إن هذا التدليل والأدلة التي نذكرها أدلة نقلية أو أدلة عقلية أو دليل الفطرة أو دليل العامة أو أدلة كونية ما ذلك إلا لأن الفطر قد تلوثت وقد أصابها ما أصابها لكن الأمر يكاد يكون لا يحتاج إلى تدليل عليه فهو أصح شيء وأحق الحقائق وأظهر الأمور وأبيانها كما يقول الشيخ حافظ حكم رحمه الله بعدما ذكر يعني الآيات في ذلك يقول والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر ويكاد يكون نفس المعنى ذكره قبله الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات نعم أعظم من هذا فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا ذاته قاطعة لأنه ما من شيء ما من شيء موجود إلا وله موجد ما من مخلوق إلا وله خالق فما يقطع العقل بذلك فذاتك في حد ذاتها قاطعة بوجود الرب تبارك وتعالى شاهدة بهذا، فانظر حيث أوجدك ولم تكن قابل شيئا، فلم يذهب، فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ و الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض هذه مسألة لا تحتمل شك لماذا لوضوحها لقوتها دلالة لقواتها فأنا خلص جزءين وأقول الأطول أصغر. يقول هذا يحتمل شيئين. أفي وجوده تعال شك يعني لايا. فإن الفطر يعني كأنه يحتمل شيئين هذا الاستنكار من الرسل على هؤلاء حينما قلهم أفي الله يشككم فاطر السماوات والأرض من هذا الاستنكار صفهم الاستنكارين فأوّنكر عليهم فيقول إن هذا يحتمل شيئين. أول هذين الشيئين أفي وجوده تعالى شك فإن الفطر شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة أمر بالنسبة للفطر السليمة هو أعلم المعلومات وأوضح الواضحات ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المقابرة والاستهزاء فيجب إقامة الحج عليهم للإعظار إليهم إذن الكلام بذكر أدلة التوحيد الرهوبية هو أولا لإقامة الحج وقطع المعازير وبيان الحق ورد الشبهات التي طرأت على النفس البشرية فأدخلت عليها الغبش في هذا الأمر الواضح فانظر فيجب إقامة الحجة, علي الحجة عليهم والاعذار، الاعذار إليهم ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض أي الذي خلقهما يعني هما يشك فاطر السماوات والأرض انظروا كان وراء هذا كلام طويل طبعا تفصيلات وأنا كتبت كلام خاص بالتفصيل هيكتب تقرأونه من كلام الإباب بن القيم في غاية الروعة وغاية التأثير على القلب في هذا الباب فانظر فيقول الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهم نعم ظواهر أن هذه مخلوقة وإلا فلما لم تقع على الأرض وجميع قوانين البشر تقول أنه لا يرفع شيء ويثبت بلا عمد فكيف ثبتت هذه السماوات وكيف استقرت هذه الأرض وكيف وكيف فكأنهما حينما قالوا قالوا له فاطر السماوات والأرض أشاروا لهذه الآيات الكونية ولازا نكلمكم عنها بعد أن أذكر بإذن هذه تفصيلة أشاروا لهذه الآيات القاطعة الدالة على وجود الرب عز وجل وعلى تفرده بالتصرف والتدبير وإحكام أمر المملكة تبارك وتعالى هذه التي نفعت بالعمل والتي استقرت و... ف... ف... وتهيأت للحياة عليها الأرض من الذي أمسكهما؟ من الذي أمسكهما؟ فانظر والخلق والتسخير كان هذه الآيات ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق ووالله الذي لا إله إلاه خالق كل شيء وإله ومليكه والمعنى الثاني هذا المعنى الأول في قولهم أفي الله شك أي في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك والخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائق التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا أي لا شك في ذلك وهذا لما أوضحه لكم والمعنى حق كما سأوضح لك في كلامنا عن التلازم بين الروبية والألوهية وعن طريقة القرآن في تقرير توحيد الروبية وكيف أنها كانت من باب الوسائل للوصول إلى المقصود وهو وإفراد الرب بالعبادة أقول قولي هذا الصفر لكم ويعني لا تدركوا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 ثم ما بعد ناخذ انتبه عشان بس ننجم ما بقيه على العشاء ان شاء الله عز وجل عشان بس في قرامه وعيد ون عايزين نخلص احنا هنسرع معكم في مباقية بقيه ان شاء الله كنا نتكلم عن أدلة التوحيد الربوبيه وذكرنا إن هذا من باب يعني بيان بس لنخبالك لأن بعض النفوس أصابها أو بعض الفرق عندت وكبرت أو بعض الطوائف ضلت فلازم البيان والإضاحة لكنه أوضح الواضحات وأدلته أظهر مما نتخيل طبعا هذه الأدلة تنقسم إلى على وجه السرعة وتأكدها مكتوبة إن شاء الله في الملزمة بالتفصيل أدلة نقلية وإحنا حتى سائر الأدلة بمنقوزة من القرآن والسنة يعني حتى الأدلة العقلية مبنائها على القرآن فعندنا أدلة نقلية أدلة القرآن وهي كثيرة هي قرآن كثيرة وحزم صلى الله عليه وسلم نتكلمنا عن تفرد الرب عز وجل بالخلق والرزق والتدبير آيات كثيرة صد سورة الأنعام ولايات تتكلم ربك الرضى عن الرزق فيها ومن ذا بالعزة الله يرزقها على مستقرها ومستودعها وهذه المخلوقات الله أخبرك سبحانه والأرض إلى آخر الآيات الكثيرة التي تكلمنا عن الخلق والرزق والتدبير وعن الملك التام لكل ما في الكون الله تعالى بعيداً فريقة القرآن في تقرير توحيد الرؤيا كما سنتكلم ليست من باب الغايات ليست من باب الغنام من باب الوسائل كما سلطاح لك فالقرآن يتكلم عن الروبية ليوصلك إلى مقتضاه أو ليلزم بمقتضاها لذلك بعدما يفصل القول في الروبية يتكلم عن أثر ذلك والواجب على الناس أي أن يفردوا الرب بالعبادة تبارك وتعالك كما سنأخذ بضع آيات وكلام الكثير بعض الفصل على بعد قليل في طريقة القرآن وفي العلاقة بين توحيد الروبية والألوهي فالقرآن لا يتكلم عن الروبية كشيء مقصود لذاته وهذا من الفوارق بين الطريقة القرآن في الكلام عن توحيد الروبية وبين طريقة المتكلمين فالمتكلمون توحيد الروبية عندهم هو الغاية غاية ما عنده في التوحيد أن يتكلم عن إثبات الصانع عن إثبات الرب عز وجل فقط لكن لا لاصلة له بتوحيد الألوهية أو العبادة. طريقة القرآن ليس كذلك. طريقة القرآن تقرر توحيد الألوهية، تقيم الأدلة على تفصيل القول فيه، لينزم بمقتضاه قال ما دمت أنكم تؤمنون بأن الخالق والله والرازق والله عز وجل والذي يصرف الأمر ويدير شأن الكون، فيلزمكم أن تفردوا هذا الرب بالعبادة. إذا لا يستحقها غيره إذ لا يستحقوها غير كما سنكلم إحنا في مسألة فالآيات كثيرة في القرآن تتكلم عن الخلق والرزق والتدبير وأن الله تفرض بهذا هذه كلها أدلة نقلية تتكلم عن توحيد الربوبية بعد ذلك عندي الأدلة الكونية والأدلة الكونية كثيرة ومتشعبة ويعني أنا بقول أجريت لخص لكم بحثا كاملا ستقرؤونه من كلام ابن القيم رحمه الله تتكلم عن هذه الآيات الكونية الناطقة التي تنطق بلسان الحال فيما يعد أبلغ من لسان المقال بأن لهذا الكون خالقا وربا يدبر أمره تبارك وتعالى نعم تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائله فإنها من الملك الأعلى إليك رسائله ماشي تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها بأن كل شيء بأن كل ما خل بأن كل شيء قل بأن ما خل الله باطل فهي تشير إلى إثبات الصفات فصامتها يهدي ومن هو قائله الصامت فيها يهدي يهديك إلى أن خالق الكون هو الله عز وجل الموصوف بصفات الكمال والجلال معنى كوني تشير إلى إثبات الصفات هذه الكائنات حقا لأنني سأبين لك في علاقة التوحيد الروبيا بين الوجوه والأسماء والصفات أن اعتقادنا بأن الله متفرد الخلق والرزق والتدبير والملك التام أن هذا يستلزم أن يكون الرب موصوفا بكل كمال منزّل عن كل عيب ونقص هذا من لوازم الربوبية كما أن من لوازمها أن يفرض الرب بالعبادات ما ركعت فانظر فهذه آياته كون شاهدته وناطقه وقاطعه بأن لهذا الكون ربها ولذلك تجد مثلا الإمام حنيف رحمه الله حينما وكان حجّة على الملاحدة فلما حاولوا أن ينفردوا به ليفتكوا به لأنه كان يقيم الحجّة عليهم ويقطع دابرهم قال لهم انتظروا اخبركم خبرا هذه قصة مشهورة عنه فاخبرهم عن شيء عن شجرة على شاطئ بحر. تحولت هذه الشجرة إلى خشب ثم إلى سفينة تمخر عباب البحر وتنضي بغير صانع الله فاستنكروا الأمر جدا لأن هذا أمر يستحيل أن يقول قال سبحان الله إذا كان هذا محال عندكم فانظروا تأملوا انظر هذا الكون هذه السماوات المرفوعة بلا عمل. هذه السماوات المفوعة بلا عمل، وهذه الأرض المبسوطة، وهذه الجبال التي مسابت أوتاد لا تثبتها، وهذه البحار التي منها عزب فرات سائب شراب، ومنها آخر ملح أوجاه، ولا يختلط هذا على ولا يعتقد هذا على ذات هذه الكائنات التي تحيا على وجه الأرض، هذه هذه الآخر ذيل أذن القاطع، هذا الكون يوجد عبثا، هذه الشمس التي لم تنقطع يوما. هذه القمر تمضي بصورة رتيبة منضبطة هذا الليل الذي لو جعله الله سرمديا لأنه استحالت حياة الخلق هذا النهار الذي يولد من الليل ويخرج منه ثم هذا لا يعتدي على ولا هذا يعتدي على ذا انظر يولج هذا في ذا وهذا في ذا ويخرج هذا في حياة الناس بصورة رتيبة منتظمة هذا هذا إلى آخر الآيات هذه الآيات العظيمة القاطعة بعد ذلك بعد ذلك يتصور تصور أن هناك من يشك أدنى شك أن لهذا الكون رب يدبر أمره عز وجل ويصرف في الشأن فيه بكمال وحكمة وإتقان تبارك الله عز وجل وتعالى على كل ذلك علوا كبيرا انظر هذا الإمام أحمد رحمه الله يستدل على هذا بناء على هذه البيضة الملساء كيف وهي هذه هذا الشيء الجمال كيف يخلق بداخله كائن حي يتطور رويدا رويدا ثم يخرج كائن عجيب حسن المنظر جميل من الذي خلقه داخل هذا من الذي غذاه من الذي أخرجه من الذي تولاه سبحان ربي وهذا الشافعي رحمه الله يستدل ورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج حريرة ويأكلها غير ذلك من الحيوانات ويخرج بعرة وهي شيء واحد نعم والرب عجل في القرآن يكلمنا عن هذا يكلمنا عن هذه الأشجار وهذه الأخبارك النبتلة العجيبة تسقى بماء واحد ثم نفضل بعضها على بعض فلوكل هذا حلو وهذا وهذا كذا وهذا كذا, كذا ويتخرج من أرض واحدة وتشرب ماء واحد من الذي نوعها؟ من الذي شكلها؟ هذا الإنسان بما فيه من آيات عجيبة لو تأملها لخر لله ساجده هذا الإنسان سبحان ربي في يوم من الأيام رأيت جهاز الذي يسمى بجهاز غسيل الفشل الكنوي عرفان الله وإياكم ضخم جدا سبحان الله هذه الكلية الصغيرة, الصغيرة لا يقوم بدوره إلى هذا الجهاز الكبير ولا يقوم بنفس الدور ولا بنفس الدقة من الذي هياه لهذا؟ من الذي هياه لهذا؟ من الذي هياه هذه المضغة الصغيرة القلب؟ وجعلها تنقي الدم بهذه الصفة تدفع لسائر الجزر. من من من إلى آخره؟ آيات عجيبة، شاهدة، قاطعة بأن لله بأن لهذا الكون رب يدبر أمره ويصرف شأنه. إن النظر في الآيات الكونية أمر حس الشر عليه وإنه لا يورس قلبك خشية وينابة. نعم حينما تتأمله وتنظر إليه آيات عظيمة شاهدات على قدر الزبرجل شاهدات بأن الله ليس له شبيل فوعجب كيف يعصى الاله أو كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد أمر عجيب والله أن ينظر إلى هذا الترم العجيب ثم بعد ذلك يجحد خالقه تبارك وتعالى وآياته ناطقة السماوات ما نزلت على الأرض والأرض مهتزت بها ليها وكذا وكذا وهذا من الذي يحكم القضية في كل هذا إنه الله عز وجل إنه الله عز وجل نعم فهذه آيات عجيبة عجيبة انظر حولك تجد كل الكائنات تنطق بلسان حالها بصوت هو أفصح من كلام البليغ بأن لهذا الكون ربها يدبر أمره وينظم شأنه تعال الله عز وجل فانظر وتأمل وتذبر نعم أيها الأخ الحبيب فالآيات الكونية كثيرة مبثوثة في هذا الكون ولذلك أمرنا الله قل انظر ماذا في السماوات والأرض العلماء يقولون أن النظر قسمان نظر بصر ونظر بصيرة نظر بصيرة تتأمل ببصيرتك وبقلبك في آيات الله عز وجل التي بين يديه لي تراها تتأملها وتستبصر ما فيها نعم أيها الأخوة فآيات الله عز وجل كثيرة مبسوسة أنا لا أريد أن أفصل في هذا لكن سترى هذا بإذن الله مكتوبا بين يديه ويعني أنصحك أن تتأمل هذه الآيات وأن تتذبرها كذلك الأذلة العقلية إذن العقل يقطع العقل يقطع بأنه ما من أثر أثر ما من شيء موجود إلا وله موجد وما من شيء إلا وله صانع العقل يقطع بهذا أنت لو قيل لك لو رأيت كرسيا في غرفته ثم خرجت وعد، وقد انتقل من مكانه وأقسم الناس لك بالأيمان المغلبة أنه ما دخلها أحد لن تصدق لماذا؟ العقل يقطع بهذا يقطع بأنه ما تحرك من مكانه إلا وأن هناك من حركه، إلا وأن هناك من حركه. نعم، فلا يوجد شيء أبداً بغير موجد نعم، فهذا الكون العظيم بدقته المحكمة وبأمره العجيب أن يكون وجودها كذا صدفة؟ وللله يعني انظر إلى هذه الآية العجيبة التي حملت هذا البرهان العقلي القاطع في كلام ربنا جل وعلا حينما قال الله عز وجل أم خير الحنفاء التي سمعها. أحد الصحابة فيقول لما تليت على الناس في صورة المغرب قال كاد قلب يطير نعم الله كاد قلب يطير أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقله ذكرت الآية كما يقول العلم احتمالات ثلاثة أم خلق من غير شيء وهذا ممتنع لا يصدقه عط ولا يحث مقطوع مبطلان مقطوع أم خلق السماوات أو خلقوا أنفسها هذا مستحيل لأن هذا أبعد وأكبر والإنسان لا يقدر حتى على ذباب ولذلك تحدى الله عز وجل الخلائق هل يخلقوا ذباب وبين أنهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بل أكثر من ذلك بين ضعف الإنسان في أنهم إن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذون ضعف الطالب والمطلوب ما قال الله حق قدره فانظر فقط مش عاجز بس عن قون يخلق زبابا لا وعاجز على أن يأخذ من الذباب ما سلبه منهم ولذلك لله ضر أحد أهل العلم حينما قيل له لما خلق الله الذباب قال ليزل به الجباب يرى ليزل به الجباب يرى لأنهم سيرون عجزهم في تعاملهم حتى مع الزباب فانظر فهذه أمور عجيبة تحدي الله عزيز الخلق أن يتولى ولا يستطيعون أن يفعلوا إلى يومنا هذا حتى حينما راح, راحوا راح الكفاء يروجون لأكاذيب وأن هناك استنساقا وأن, وأن ما سريعا لأن اليهود صناعتهم محاولة إفساد العقائد ما سرعان ما, ما, ما مسبب مطمئن كلامهم وأنه لا نصيب له من الحق ولا الصحة نعم أخى الإسلام فالله عم يتفرد بالخلق فهم لم يخلقوا أنفسهم كما أنهم لم يخلقوا شيئا ومسقم حال أن يوجدوا بغير خالق لم يبقى إلى الاحتمال السادس ولذلك ما ذكره نعم احتمال السادس وهو أنهم خلقة رب العالمين عز وجل وأنهم ملك الله وعليهم أن يعملوا بمقتضى هذا الخلق بإفراده بالعبادة والطاعة تبارك وتعالى كذلك أيها الأحبة كما الفطرة دليل شاهد بهذا الفطرة دليل شاهد بهذا أن الفطرة السليمة تهدر ولذلك لا تستريح إلا في معرفة خالقها تبحث عنه لا تستريح إلا في كلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وحينما يصيب هذه الفطرة غبش غبش إذا ما تعرضت لشيء معين فإنها تعود إلى ما كانت فيه انظروا لهذه القصة العجيبة رجل في الحرب العالمية من المعسكر الملحد من المعسكر الشيعيين من الملاحدة ماذا كان عنه هذا الرجل لا يؤمن بالله ومناهج التعليم عنده ما ما كلمته يوما عن العقيدة لكن لكن حينما تعرض للموت هو يحكي عن نفسه يقول أحط بطائرتي من كل مكان أحط بطائرتي من كل مكان أي قلت أنني هالك لا محالة هالك لا دنيا يقول فإذا بي أهتف وأنا لا أدري وأصرخ وأقول يا رب يا رب يا رب إلى آخره قال فقد ونجوت ولا أدري كيف نجوت ولا أدري كيف نجوت أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تبه انظر إلى الأخ نعم لا ما الذي حدث معه حينما تعرض لهذا الخطر الشديد وهذه الأزمة الشديدة عادت الفطرة إلى حقيقتها فصرخت تستغيث بخالقها فأغاسه الله تبارك وتعالى لأنه يجيب المضطر ولو كافر ولو كان كافرا نعم أيها الأخ المسلم فالفطرة بين جنبين نعم انظر لهذا الطفل الصغير الذي معلق و... و... أو غير أو غير أو غير أو أي أحد حينما تلم به ملم ماذا يحدث فإن فطرته تهتف بين جنبين تبحث عن الرب الحق تبارك وتعالى فدليل الفطرة ودليل العقل وآيات الله الشاهدة في كونه المبسوسة وأدلة النقل وأدلة الهداية العامة ماذا الهداية العامة كلها شاهدة قاطعة بأن للكون ربها أما الهداية العامة <تصفيق> فهي هذه الأدلة التي تشهد الهداية العامة التي احتج بها موسى عليه السلام على فرعون في هذا الباب لما قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذا ما هي الإداية العامة ومتفرد الله وهي المذكور أيضا في قول الرب جل وعلا وهديناه النجدين وهي المذكور أيضا في قول الرب جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهده فالخلق والتسوية والهداية والتقدير أربع أشياء اختص الله عز وجل بها الإلهات العامة أن الله فطر كل مخلوق على معرفة ما يصلح شانه وما ينفعه ما يضره في حياته فتجده يتعرق في هذا تلقائيا وعندنا كما قلت لك في القرآن ثلاثة أذلة على هذا أو ذكر القرآن ثلاثة أنواع بهذا الباب ذكر النحلة ونزلت صورة باسمها ويا فيئة ما فيئة من الهدايات العامة القاطعة بأن الذي ألهمها ذلك هو الله من ألهم هذا الله نعم زوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتها ومن الشجل وإما يعرشون نعم بيتها تبنيه بالصورة بالشكل السداسي يقول الناس إن هذا الشكل هو أعظم الأشكال صعوبة النحل تفعله وتقوم به بلا مصطرة مع تقيس وبلا شيء ولا كذا لكذا وتفعله ثم ماذا تقسم نفسها مجموعة تخرج للرزق وأخرى تقف لحراسة الخلية ثم ماذا تقف في آخر النهار تشم الراجعة منها فإذا وجدت بعضها تحمل بقاذورات ينظر في شأنه فإن كانت قاذورته كثيرة تفتك به لا يسطع الحياة معه وإن كانت القذرات قليلة تعزل هذه النحلة بالمبيد خارج الخلية في هذه الليلة سبحان ربي ما هذا النظام العجيب؟ ثم ماذا؟ حينما ثم ماذا حينما تتعرب هذه الخلية إلى دخول مثلا فأ تشترك جميعا في قتله لأنه يهددها ثم ماذا؟ لو بقي هم لا يستطيعون أن يخرجوا من الخلية لو باقي لتعفن وأفسد خليتهم ماذا تصنع النحل ساعة إذن إنها تقوم بسرعة البر بصناع شيء من الشمع الشديد على عليه حتى لا ينفذ منه شيء فلا تفسد خليتها ولا يفسد عيشها من الذي ألهمها هذا من الذي ألهمها من الذي ألهمها ثم هذا هداية عامة ثم ماذا ملكة تتحكي تصدر الأوامل وحول هذه الملكة, حول هذه الملكة مجموعة بمثابة الحاشية تنقل الأوامر وبين سائر النح فإذا ماتت الملكة لا يمر على النح ساعات معدودة حتى تكون لغيرها لا يصلح سبحان الله ليت البشر يتعلمون من النح لأن الفوضى لا تصلع حياة الفوضى لا تنجز شيئا حياة الفوضى لا تنجز شيئا ليتنا نتعلم من الناح هذه الدقة وهذا التنظيم العجيب ليتنا نتعلم منهم ليتنا نأخذ الدرس من هذا الناح نعم والله انظر انظر إلى هذه الدقة العجيبة وفينا الآن من ينازع في تنظيم حال الناس وترتيب شؤونهم مع أنه أمر فطري فاطر الله عليه حتى الناح هذا التنظيم لأن الحياة لا تصلح لا يصلح الناس فوضى لا صرت له ولا سرعة إذا جهانهم ساب فانظر إلى هذه الدقة العجيبة من ألهمها إنه الله عز وجل كذلك ضرب الله لنا مثلا في القرآن بالنملة انظر النملة كائن عجيب فيما فيه وحينما تقرأ عنه تخر مساجدا لله وتوقن بعظمة الرب جل وعلا نعم والله وتعرف لماذا احتج موسى عليه السلام على فرعون بهذا الدليل العجيب هذا الدليل العجيب هذه النملة انظر في حالها واقرع عنها بل انظر في القرآن نملة ومو... وسليمان قال عليه السلام قالت من يا أيها النمل ادخلوا مساكن شفوقة بقومها لا احطمنكم سليمان وجنوده ثم تلتمس العذره لنبي الله سليمان وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون سبحان الله أمرها عجيب نصحت لقومها والتمست العذرة لنبي الله سليمان وأحسنت الظن به الظن به النملة قصصها عجيب فهذا سليمان عليه السلام يصيب قومه قحط فيخرج يستسقي لقومه فيجد وهذا حديث صحيح يجد النملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تسأل ربها سقيا فيقول لقومه ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ارجعوا فقد سقيتم بغيركم سبحان الله ابن القيم يقول انظر إلى النملة رافعة قوائمها إلى السماء عرفت صحت عقيدتها وعرفت أن ربها مستوى على عرشه هذه عقيدة يجهلها جهلها لا قل من الناس بل من يتصدى للدعو من أهل الدعوة يا تسأل قولك ربنا في كل ما يجاد النملة تعرف أن ربها في السماء على عرش مستوى على عرشه بائن عن خلقه يرى النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ثم هي تدعو ربها تخلص وتدعو ربها وتسأله السقية هذه نملة كذلك لما مر بواد فيه نملة وأحرق النملة وأحرق لدغته النملة نملة فأحرق فهوح الله إليه من أجل نملة تحرق أمة تسبح بحمد الله أمة تسبح بحمد الله يحكون على عجبا يقول لك هذه النملة هذه النملة تدخر قوتها تدخر قوتها فالحبة التي لها في القتال تقسمها ثم تأقل موضوع الإنبات حتى لا تنبت فتفسد عليها غزاءها من الذي ألهمها؟ من الذي ألهمها؟ ولما يحدث مطر تخرج من باطن الأرض ما خزنته ليه؟ لأن الطين سيفسد هذا سيفسد غزاءها من الذي ألهمها؟ وقس وقس وقس على هذا الهدهد شأنه أعجب ولا يعني يحتاج إلى تفصيل أطول تفصيل أطول وفيه خصتي دروس أنا أجزة سريعة لأن الأمر يحتاج إلى وقتها أطول وصوتك ما ترون الهدهد أمره أعجب انظر انظر إلى هذا الدليل هذا الهدهد يخبرنا القرآن عن يتفقد سليمان الطير عليه السلام فوجد الطير إلا الهدود توعده. توعده لا أسبحنه أو لو عذبنا عذابا شيئا شيئاً لا أسبحنه بسلطان مبين حجة قوية عليه السلام يأتي الهدود يمكس غير بعيد فمكف غير بعيد عجب لماذا؟ وراء نبي الله غاضبا وخشيا أصبح بين يديه أن يفتك به أن يفتك به فماذا كان؟ مكس غير بعيد ثم خاطبا بجملة يقول عنها العلماء علماء اللغة تعرف ببراعة الاستهلال براعة الاستهلال انتبه أيها الداعية لنتعلم من الهدود براعة الاستهلال كيف تلقي بجملة؟ تجمع بها القلوب على كلامك وهي براعة الثلال أن تبدأ كلامك بجملة تلفت بها نظر السامعين فألقى الهده. ماذا قال أحط بما لم تحط به طيب لما الهدهد يقوله سليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به سيسمعه أبلا بالطبع سيسمعه لما سليمان عليه السلام النبي الذي صخر له الله الريح والجن والإنس والطير والطير ومعه ومعه من الإنس كذلك ويقول له الهدد أحطوا ما لم توحط به هذا أول در برعة الاستهلال كيفية أن تلفت نظر سامعي إلى ما تريد أن تعلمهم بإياه ثم قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين لا شك فيه ليس كلاما محتمل ولا كلاما فيه ليت الإخوة لا أقول الناس يتعلمون هذا من الهدوء. ألا نتكلم إلا بما يقين لا تذكر كلاما إلا أنتم متيقن منه تعلم هذا الدرس من الهدود بلا بأي يقين لا شك فيه علمنا التثبت في الأخبار والصدق في القول والدقة فيه ما أيصر الشائعات ما أيصر أن ينفهم الكلام على غير وجه أن ينقل بصورة القاطع فنتعلم من الهدوء لهذه الإداة العامة ثم ماذا تجد عازما بعد ذلك. الودود يمر على أولئك القوم يجدهم امرأ تملكهم أوديت من كل شيء ولا عرس عظيم بيد أنها وقومها يزدون للشمس من دون الله يا إلهي الودوء الألم وهذا الراق وهذا ووليس مكلفا ليس محاسبة ليل إلا الله ليس مكلفا بهذا فما بالنا؟ نمر على مظاهر الشرك والانحراف ثم ننام ملأ عيوننا لا يحركنا شيء لا يؤرق مصجعنا شيء قل لي بربك ألا نتعلم من الهدد أرقوا الشرك آلمه ألا آلمه ثم ماذا إنه ينكر عليهم ويستدل على وجوب العبادة، صرف العبادة لله ألا شما انظر ألا يسجدوا لمن لله الذي يخرجه ها الشيء الذي يعرفه لأنه هو الذي يتقنه أنه يرى يرى الخطأ في الأرض الحبه ثم يخرجها ربها ينبتها فشفت دليل واحد يعرفه ويتقنه يستدل به وأنت يمكنك أن تتعلم عشرات بالمئات الأدلة لتستدل به على توحيد الله وتقف صامتا ساكتا مع أن مظاهر الشرك قد عمت وضمت فدعاء غير الله موجود والتشريع لغير الله موجود وكذا وكذا إلى آخر كل أنواع الشرك فشت في الأمة ألا تتعلم من هذا الغدود غارة على جناب التوحيد تحرق راح يدعو تأثر إلى آخر ما هنالك لينتهي الأمر بأن تأتي هذه الأمة بكاملها لتسلم وجاءها الله. من الذي كان سبب من الذي كان سبب في أم أسلمك مع سليمان لله رب العالمين من الهدهد سبحان ربي إداية عامة انظر يا عبد الله وتعلم انظر في آيات الله وتأمن وتدبر وأفق. وأفق الكلام في توحيد الربيع كثير وكثير جدا والله وله أسروا على القلب عجيب فما بد أن نتعامل معه بصورة أخرى ليس مجرد برع كلمات نحفظها منفر بخلق نزق لا تهم المعانين والأدلة عليه تجد عجبا وتفيق من غفلتك وتقبل على ربك جل وعلا طيب علاقة توحيد الروبية بالأولوية والاسماء صفات علاقة السرعة ثم الطائف اللي شركت سريعا في توحيد الروبية <تصفيق> ده ايها واحدة وزع ده ايها واحدة ماشي يا جماعة العلاقة بين توحيد الربوية وتوحيد الالوية علاقة اللازم بالملزوم علاقة تلازم بينهما وتضبهم فتوحيد الربوية يستلزم توحيد الالوية ولا محالة ويستلزم أيضا كمال الصفات والأسماء لله عز وجل لأن المتفرد بالخلق والرزق والتدبير تبارك وتعالى هو الذي يستحق العباد ولذلك طريقته في القرآن أن القرآن لما يتوسع في توحيد الروبية ليصل إلى توحيد الألوية لينزم العرب المقتضاء والناس أن مقتضى توحيد الروبية أن تخلص الدين لله أن تفرد الله بالعداد ثم تفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير دليل على أنه على كمال الصفات وكمال الأسماء لله. أضرب لك أمثلة من القرآن. انظر. ف... توحيد الروبا كما قلت لك يستلزم توحيد العبادة. يقتضي التو... الاقرار توحيد الروية. هذا لمن له عقل سليم وفهم مستقيم. وكذلك وهذا ولذلك استدل الرب عز وجل على وجوب صرف العبادة لا بتوحيد الرموبية انظر قال تعالى قل من يرزقه خم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار الإمام ابن كسير يقول يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته رموبيته ووحدانية ألويته ولذلك قال أفلا تتقون أفلا تتقون أي أفلا تخافون منه عز وجل بإفراء فتفريد العباد تخلص العبادة له تبارك وتعالى إذا كان هو الذي يرزقكم وهو الذي يعطيكم ويمنعكم فكيف تصرفون العبادات لغيره كيف انظر هذا هو المقصود وهذه طريقة القرآن في توحيد الروبية ولذلك الربع قال كذلك أنا أم منك سريعا حينما يقول قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فساقولون لله هم يقرون باستقلالية الملك لله عز وجل النتيجة ليرشده الله عز وجل بأنه الذي يملك هو الذي ينبغي أن تصرف العبادة له تبارك وتعالى فيقول ولذلك هذا تناقض قبيح منهم أن يقرروا بياته ثم يصرفوا العبادة لغيره ثم يصرفوا العبادة لغيره فالقرآن يقررهم ثم يلزمهم وأوضح ما ترى ذلك كذلك في سورة النمل حينما يكلمنا الرب جل وعلا فيقول آه الله خير أما يشركون أما خلق ثم يبين قبح شركهم الدليل على قبح شركهم وعلى الواجب عليهم أن يصرفوا العبادات لله فيقول الله عز عجل أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجته ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أي معبود مع الله عز وجل فهذا استفهام إنكار على المشركين على عبادتهم مع الله آلية أخرى نعم ثم شرع يبين أنهم متفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره وهذه ربوبية ثم يبين أن من تفرد بهذا هو الذي ينبغي أن يتفرد أيضا بالعبادة تبارك وتعالى واستطراد الآيات معهم على هذا النمط تبين تفرد الرب جل وعلا بالخلق والرزق أو بالربوبيا تبارك وتعالى والملك التام لكل ما في الكون والتصرف فيه عز وجل ثم تلزمهم في نهاية المطار بأنهم مطالبون بعبادة الله عز وجل الذي تفرض بربوبيتهم وأن هذا يلزم عنه يلزم عنه ومن التناقض القبيع أن يقر بالربوبيا الله ثم يصرف العبودية لغير لأن هذا الغير ماذا لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ضر ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشوره وعاجز ومفتقر مفتقر إلى الله جل وعلا والرب والغليه بذاته فكيف يستحق العبادة من هذا حاله من كان عاجزا ناقصا لا يملك لا يخلق لا يرزق لا يملك أن يدفع درًا عن غيره فضلًا عن نفسه هذا العاجز كيف يصفح أن يعبد أو أن تصرف له عبادة ولذلك قلت لك فريقة القرآن تفصل الكلام في توحيد الألوهية لتلزم بمقتضاه وتوحيد الألوهية فالعلاقة بينهم علاقة اللازم بملزومه هكذا ينبغي أن تكون هكذا ينبغي أن تكون نعم ولذلك حتى في حديث يحيى بن زكريا خمس كلمات أمره الله بأن يكون ثم أول لحد فيهم فقال أمرني أن أمركم أن تعبدوا ولا تشركوا إي شيئا ثم قال فإن مثل هذا كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله وغرقه ثم قال هذا عمل فأعمل وادي إليه فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك نعم فيبين أنه ملك لله وهذه الملكية تستلزم أن يكون عمله لله عمله لله وإلا كان عبداً آبقه عبداً آبقه نعم هذا الذي يذهب فيصرف عبادته لغير الله مع أن خالقه ورازقه والذي يصرف أمره ويدبر شأنه وهو ملك الله رب الأرض والسماء ثم يصرف العبادات لغيره عبد آبق عبد آبق لم يعمل بمقتضى إنعام الله عليه إلى غير ذلك من التفصيلات في في القرآن ستجدونها إن شاء الله ورحمة الله في البحث المكتوب عندنا نخلص من بعد ذلك إلى الطوائف التي خالفت في توحيد الربوية <تصفيق> آه أصل توحيد الربوية عن نفس نقول لكم سريعا نعم أقولنا ما هو ده الفرق إن آل السنة عندهم إن توحيد الروبية طريق إلى توحيد الولوية وإن المقصود بعد ذلك الأعظم انفراد الرب بالعباد هم عندهم توحيد الروبية غاية عندنا وسيلة لهم غاية غايته أن يثبت وجود الصانع هو ده المفلول ده بحثه يدور حول هذا ولا يشير لا من القريب ولا من بعيد إلى توحيد الولوية هذا كلام باطل، ما وصلت الرسل لهذا توحيد الرسل الذي جاءوا بالأجل أن يفرض الرب بالعلم بالعبادة، فما رقادت أثر توحيد الربيع على النفس لا لا أقول لأثر توحيد الربيع سمع ذلك النفس ماشي جماعة هنقولون سريعا على وجه السرعة أثر توحيد الربيع على النفس أولا الخوف من الله المقتضي لمراقبته سبحانه في السر والعالم ثانيا التوكل على الله المتضمن لتفويض أمر العبد إليه في جميع أموره وشؤونه ثالثا الصبر على المصائب التي تصيب العبد لعلمه أنها منه سبحانه كما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن لي راجعون امتدح الصابرين على تفويض أمرهم إلى الله عز وجل كذلك، ابن القيم بيتكلم عن مدى علاقة الصبر على المصائب تعيد الروبية، فيقول، فقال: أن يعلم أن الله يربي عبده على الصراي والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، وأما عبد الصراي والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن صابه خير ثمان نبيه، وإن صابت فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغ منازل المؤمن إنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية انتبه إيمان المطلوب اللي هو ما عبد السراء عبد ربنا في الخ في لا إنما العبد لله عز وجل في الصراء والضراء لأن هذه الابتلاء إنما يستخرج الله عبوديات يستخرج من عبوديات وده كلام طويل في حكمة الابتلاء زكراه ابن القيم في غس النفاء تراجعه تفصيلا انتبه مش مثلا في وقت الصراء يبقى احنا عددنا كتير وماذا وتنزل الضراء يبدأ الناس تنام في البيوت وكل واحد يركب ده ما كده لم يفقل المسألة عقفقها إنما العبد الحقيقي في الصراي والدراء لا يعبد الله على حرف يعمل الدين ويتعبد ربه في أوقات الشد في أوقات الرخاء يواصل سيره إلى الله سيره إلى الله رابعا الثقة بالله الثقة بالله لماذا أنت حينما تؤمن بأن الله رب ومالك وخالق ومدبرا فإن هذا يملو قلبك ثقة ويقينا ثقة ويقينة لأنه هو الذي يملك وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يدبر الأمر لا غير. لما يقال لك أنهم يفعلونه يرتبون كذا وكذا لا يشغلك هذا لماذا؟ لأنك موقن بأن الله هو الذي يدبر أمر الكون وهو الذي يصرف شأنه فتزداد ثقة ويقينة فتوحد الرموبيات على وزه الصحيح يملأ القلب ثقة ويقينا بالله عز وجل ويقينا بالله تبارك وتعالى خامسا محبة يورس محبة الله الذي تملو نفس العبد وقلبه لما لما يثير شهود الرموبية لما تشاهد الرموبية كما ذكرنا تشاهد كمال إنعام الله على عباده لأنه الذي يعطي ويرزق ويمن عليه وطبارك وتعالى فمشاهدة نعم الله على خلقه تورس كمحبة الله محبته ولذلك من أسباب الجالبة للمحبة كما يقول ابن القيم مطالعة نعم الله عليك مطالعة نعم الله عز وجل عليك فأنت حينما تطالع نعم الله وعطائه ومنته عليك وحاجتك إليه وعدم غناك عنه وأنك مفتقر إليه ماذا يكون يمتلئ قلبك محبة وشوقا إليه تبارك وتعالى ذل محبة وشوقا والمحبة هي من أعظم أعمال القلب الدافعة إلى إفراد الرب بالعبادة كما يقول ابن القيم ابن التامية يقول رحمه الله إن جميع الأعمال البدنية مصدرها محبة الله محبة الله عز وجل ماشا جمعة بعد ذلك طبعا فيك تفصيلات في جوزية المحبة دي سادسا الأمن من المكروه فإن العبد إذا علم أن كل شيء بيد الله تعالى إن الذالك مختصة تدبيره وملكه آمنا من كل مكروه خلاص لأنه لن يصيبه إلا ما قدر الله عز وجل لأنه علم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بتدبير الله وبأمره عز وجل وبإذنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله إلا بإذن الله من ثم سيكون في حالتي طمأنينة وثبات ورضى لماذا لا نعلم أن أمره إنما يتم تدفير الله عز وجل تبارك وتعالى الماء ابن القيم يوضح هذا الأسر فيقول هذا الأسر يقول وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن قضاءه لا مرد له البت. أمين من فوت نصيبه الذي قسمه الله له ما هي ما هي لاش امن فوت نصيب ان نصيبه سأتيه فلا يقلق من فوته انما يضطرب ويتزعزع من لم يستقر توحيد الرؤوبيات في قلبه هذا الذي يصيبه القلق والدجر لماذا يكون خايفا من فوت نصيبه اما صاحب هذا التوحيد الذي استقر في قلبه استقرار حقيقيا فلا يقلق على هذا البتة يقول ابن القيم أمن من فوت نصيبي الذي قسمه الله له وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله عليه نعم إنه خلاص ما فيش مفر قدر لن ينقص وستره في الكتاب المسطور فسيظفر بروح الرضا الله هذا الذي استقر هذا النوع في قلبه وعلم أنه ما أصابه شيء إلا بأمر الله وما فاته شيء إلا بأمر الله النتيجة وأن أمره قد ستر وكتب ما النتيجة أنه سيظفر بروح الرضا براحة مواحة الرضا سينعم في واحة الرضا بكل ما قدر الله عز وجل أي براحته ولذته ونعيمه لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور كذلك سابعا انكسار النفس انكسار النفس فإن علم, بأن الله, فإن علم بأن الله مالكه والمتصرف فيه يجعل نفسه منكسرة فإن علم العبد بأن الله مالكه والمتصرف فيه يجعل نفسه منكسرة الله خاضعة لجلاله معظمة لله تعالى مغيرة لحاجتها إليه مفتقرة له وينشئ انكسار نفس العبد لربه من أمرين أولهما معرفة النفس العبد بربه الثاني معرفة العبد بنفسه انتبه معرفة العبد بربه نعلق بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبيل وكمال الأسماء والصفات ثم يعرف حقيقة نفسه من كون عاجز عاجز ناقصة محتاجا مفتقرا هذا الشيء معرفة العبد بالرب ومعرفتك بنفسك وحقيقاتها تورسك الانكسار لله والذل لا والخضوع بين يديه تبارك وتعالى سامنا طاعة الكثير من الناس علماءهم ومشايخهم وراءهم ماشي فحلوا ما حلوا وحروا ما حرموا اعتقادا منهم أن ذلك لا علاقة له بالتوحيد زماني دواتي انك انت توحيد لله الربوبية الصحيح يجعلك لا تعطي التحليل والتحريم الا لله عز وجل يعني متفرد بالسيادة بالامر والناه بالامر والناه يبقى لا يحل ولا يحرم ولا يشرع الا الله تبارك وتعالى الا الله تبارك وتعالى ماشا جماعة تاسعا الاستغناء بالله عما سواه من الخلق هذا يورسك يا توحد الربوبية هذا أصر عظيم الأصر الربوبية أنها تورسك الاستغناء بالله عما سواه ليه إذا كنت قد أيقنت أن الذي بيده الخلق والملك التام لكل ما في الكون وأن ما دون الله لا يملك مسقالة ذرة ما يملكون من قطمير يبقى بداهة بداهة ستطمع في شيء منه إذا كان لا يكون الينفسي، ما يكون من قضمير القشر العناوات البلع، والملك التام لله إذا افتقارك التام سيكون لمن لله، وستستغني بالله عمن سواه، عمن سواه تعالى، سستغني به عز وجل، فلا تسأل إلا الله لعلمك أن المسؤول دونه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. نعم وعلمك وستتوجه حاجتك إليه لعلمك أن الخزائن كلها بيده تبارك وتعالى هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض فأل من غيره؟ لا بل تكون ساعتها في غاية الحماقة حينما تقف بحاجتك على عتبة أحد غير الله إنما ستلقي بحوائجك كلها على عتبة سيدك تبارك وتعالى وتقبل على الله تسأله وتظهر الفاقة والحاجة إليه وتستغني به عمال سواه هذه على وجه السرعة آثار توحيد الربوبية على النفس البشري بعد ذلك يا أحبة الحرافات الحرافات عن الربوبية قديما وحديثا قديما الدهريون الذين قالوا نيل لحياتنا ها نموت ونحيا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكنا إلا الضار ويزأ في غاية الانحراب وغاية التناقض مع العقل لأنهم نسبوا حياتهم إلى الضار والضهر هو الأيام والليالي فمتى كانت الأيام والليالي تملك تصريفا أو تملك يعني أمر أو تملك شيئا إنها خلق من خلق الله تبارك وتعالى بل أن للأيام والليالي أن تخلق أو أن تحي أو أن تمير أو أن ترزق، فهذا انحراف يدل على مجأ سفاهة أهلي وأصحابه ومناقبطين لكل معاني العقل الحرافات كذلك حديثا وبواجه ظاهر قوي طبعا قديما الحرافات أيضا الحرافات المجوس الثانوية الذين أثبتوا أن للعالم إلهي إلهي النور وإلهي الظلمة وجعلوا إله أخبرك إيه؟ أن أسألهم خالقا من خلق الله وهذا شرك في الرموبية شرك في الربوبية لأن تفرد بالخلق والرزق والتدبير وبكل شيء في هذا الكون هو الله عز وجل فهذا انحراف عظيم في الربوبية كذلك من أشهر انحرافات في الربوبية قديما شرك التعطيل شرك التعطيل كشرك فرعون وشرك النمرود، وهم أشهر عمى أشهر من انحرف وبارز الرب في هذه الجهة وقد ذكرنا القرآن قصة إبراهيم عليه السلام في محاكاته للنمرود وإبطال ادعائه حينما قال له النمرود بنكع أنك العان هذا الملك منك العان والذي ملكه أربعمائة سنة على قول المفسرين آخر الكلام آخر الكلام عنه وادعى الربوبية وراح ينزع الرب فيها فقال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يوحى ويميت قال أنا يوحى ويميت فقال إبراهيم عليه السلام ولم ينتقل من هذا الدليل إلى غيره عجزا كما يتخيل أحلاه أو است أو نا وسلمه لا، لأنما كما يقول العلم من باب مراعاة المصلحة والمفسدة، لأنه لو است يعني وقف الناس الدليل لم ينتقل، كان بإمكان هذا الطاغوت المجرم أن ياتي بإنسان بريء ثم يقتله، وآخر يقول له انصرف ثم يقول له أرأيت هذا هانا حيتوار، فراح هذا راح عرمة الدماء راح عدم أخذ البريء. راعى راعى إلى آخره يعني لما يكن لهم حرما ساعتها راعى عدم مؤقزة البريد ألا يظلم ألا يظلم فهذا مما نبغى أن نتعلمه من إبراهيم عليه السلام مراعاة المصالح والمفاسد لكن فانتقل إلى لأن هذا الدليل بين يديه فساد كما قلت لك فانتقل إلى دليل آخر خارج عن قدراته وعن طاقته فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق المشرب فأتي من المغرب فبوهت الذي كفر بوهت ظهر عجزه الرب يصرف الأمر في كوني، يأتي الشمس من المشرق ثم تغلق أنت ما إن كنت عاقا تزعم هذا وترى اهتي بأن المغرب فإن عجزت عن التصريف وعن التدبير فعلا بأنك عبد حقير لا حول لك ولا قوة وقف عند حدودك كما أن من أشهر برض هؤلاء من فرعون هذا من أشهر من عطره وحاول وقالنا ربكم الأعلى ونظره موسى عليه السلام وأقام أيضا حجات الله عليه في أكثر من موضع بأن مرة قال ربنا الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هذا فقال بازا فرعون فما بال القرون الأولى انظر فرعون هنا لوضوح هذا الدليل لم يقف عنده بل حاول أن ينتقل إلى غيره وهذا من الصنيع المبطل دائما إذا قيمت عليه الحجة وعجز عن الرد حاول أن ينصرف من هذا الدليل إلى دليل آخر لما عجز فراح فما بال القرون الأولى قال علموا عند ربي في كتاب إلى آخر الآيات ومن أشهر المنظرات بينه بين موسى وبين فرعون منظرته في سورة الشعراء فلما عجز فرعون بعد أن بيهن له أن الله عز وجل الذي ربنا رب السماوات والأرض وأنه الذي خلقهما وأنه الذي سحقه العباد فلما عجز قال لئني اتخذت إله الغير لا أجعلانك من المسجونين إلى آخر الآيات فأقام حجته عليه كذلك من ما خالفات أو من الحرافات في هذا الباب أيضا الحراف الشيوعية حديثا هؤلاء الملاحدة الذين جحدوا الرب جل وعلا ونسبوا الخلق للطبيعة وما أقبحهم ما هي الطبيعة جبال وصخور ولماء فأن لها أن تخلق من وفضل منها كيف هذا والانسان سيدها سيدها كيف يكون هذه تكون هذه تخلق ويعاجزة بل كان أولى لها أن تخرج نفسها من حالة التسخير من حالة التسخير فكيف فينسب إلى هذه خلق وهي أعجز ما يكون وفاقد الشيء لا يعطيه وهذا كلامه في غاية الكفر والضياع والضياع نعم هذه الشعورية يعني دمرها الله وبقيت فقط السين نسأل الله جل أن يدمر النظام الشيوعي فيها وأن ينصر المسلمين هناك. كذلك من أشهر انحرافات في توحيد الروبوبيا، إلا الذين يقولون بقدم العالم هذا انحراف في الروبوبيا وكفر اقدام العالم. ذا كلام عند الفلاسفة. ونقلاه عنهم من ابن سينا وأضرابه الذين كفره العلماء اللي الناس بدهم ضحوك قبل. ختبر لك وأولئك الفلاسفة. كفروا بهذه الجزية وغيرها كما بين ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة تهافت الفلاسفة وصاغه بعضهم في بيتين من الشعب قال بسلاسة كفر الفلاسفة العذا إذا أنكروها ويحق مثبتة حدوث عوالم وعلم بجزئي وحشر من أجساد بعد أن كانت ميتة حدوث عوالم أنهم قالوا بقدم العالم لأنها معنى هذا أنهم عطلوا الخالق عز وجل عن خلقه اخرجه من كونه تبارك وتعالى بعض خلقه فهذا شرك ربوبيه هذا شرك ربوبيه وذلك كان هذا من المكفرات القول بقدم العالم لأنه يتعارض مع توحيد ربوبيه مع توحيد ربوبيه ماشي كذلك من الانحرافات في هذا الباب ما يعرف ما يعرف بمنعتقد الصوفيه وغيرها والروافض والباطنية بالتصريف بنسبة التصريف ما بالكون لأوتادهم وأقطابهم وأغواثهم لأن هذا ينافي كون الرب متفردا بتصريف شأن الملك هذا الشيء عندهم في الفلسطوفية أن البدوي يفصل بين أسماك في البحار أو الوحوش في القفار وكذلك الرفاعي وكذلك كذا والأوتاد يثبتون العالم والأقطاب يدبرون شؤونه و. عنده ملكهم هذه رست الدوام يعني رست الدوام عندهم الدوام الأقتاب والأوتاد والأغوات يجتمعون كل يوم كل أسبوع اجتماع أسبوعي ثم ماذا في هذا الاجتماع الأسبوعي تترأس هذا الاجتماع السيدة زينب ثم يناقشون شأن الملك تعالى الله على كل ذلك علوا كبيرة. فرق الحداثه وفرق التقليد طب اشحت اقول عشان اقعد اقول ده ما حدش عرف كده خالص ماشي ماشي عشان اجي من اصبحه خلص هو خلص يومه ماشي ماشي يا جماعه فعندي زي قلنا ايه قلنا ان طبعا الديوان بيجتمع ويناقش شؤون الكون برئاسة السيده زينب رضي الله عنه ويبرئه من كل هذا طبعا ده شرك ايه شرك رؤبيه يناشوا ازاي واين الله تبارك وتعالى اين الله الذي يصرف امر الكون يصرف شأنه طبعا مش بعيد حد يطلع بعد كده بالصوفيه يقول لك انهم كده سبقوا العالم في ايه في الديمقراطية عملوا برلمان اهو للعالم باجل الشعب يناشئ شؤون العالم خدت بالك من المساله ما نستغرباش ممكن يقولوها طبعا كلام ولا عياذ بالله تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرة إنما الذي يصرف أمر الكون ويملك شأنه والله تبارك وتعالى فهذا شرك في التصرف هذا شرك شرك روبية كذلك من شرك روبية شرك العلمانيين والقانونيين والتشريعيين لأن الرب متفرد بالسيادة بالأمر والنها فالذي يشرع للناس أو يحل ويحرم فهذا شركه شرك وشرك روبية هذا أيضا من شرك روبية والانحراف في توحيد الربوبيه لذلك نقول قد انتهينا مما أردنا بيانه اليوم ما مش هزورك البيت مش هيزورك البيت انا بقول بقى بقدم العالم انحراف وكفر في الروبية ليه لان يخالف افراد تفرده الرب بالخلق بالخلق ماشي تفر ده كلام ان ما فيش حاجه ده آخر جزء من كون عن كون الرب خالق تبارك وتعالى ماشي يا بذلك بذالك قد انتهينا من ما عرضنا بيان اليوم أقول قال هذا الصقر ده